أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كبروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وعاتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وجفيرا وَإِذَا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذالك حير أم جنة الخلد التي وإلى المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 فما يستطيعون فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا روز رب من الشيطان الرجيم سن الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان تبارك يجي معناها تنزه وتقدس وأحيانا يجي معناها تبارك يعني كثر خيره كثر خير الذي نزل الفرقان هنا للباقي الأنسب على تفسير أهل البيت في السرواب معنى التنزيه والتقديس تنزل الذي نزل الفرقان على عبده يعني تعالى وتعظم وتجدس الذي نزل الفرقان الفرقان هو القرآن الكريم ومستر فرقة فرق, فرق, فرق فرقانا لأنه بيفرق بين الحق والباطل نزل القرآن على عبده وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ليكون للعالمين نذيرا ليكون النبي محمد نذيرا للعالمين يعني أنزل الله القرآن الى النبي ليكون النبي نذير للناس نذير يعني محذر محذر من العذاب الشديد مخوف للناس الذي له ملك السماوات والارض الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والارض طبعا. اما يقول يحب... لا بدل نعم. تبارك الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يعني المالك السماوات والارض والمتحكم كل شيء وخالق كل شيء ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فهو المتصرف الوحيد في هذا الكون وخلق كل شيء هو الخالق لكل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء فقدره تقديره يعني خلق كل شيء بمقدار فقدره بمقدار معين ده. الان بيقولوا في العلم الحديث ان كل شيء مخلوقه بنسب معينه ومحدده بمقدار معين ربما تقريبا الفوارق بين كثير من المخلوقات هي النسب لكن العجيب في بعض الاشياء انها لو تزيد آه. نسبتها كل شيء يعني قالوا مثلا الطبقه الارضيه لو تزيد آه. يعني عده اقدام او تنقص عده اقدام لحدث اضطراب كبير كل شيء الاوكسجين اللي في الكره الارضيه قالوا لو تزيد لامتحن تشتي على الارض انتحرك لا ينقص من يد الهي لا يعني لم الحياه الناس كل شيء له مقدار معين يعني حتى ال... يعني الهواء الغلاف الجوي كل شيء له مقدار معين مسافه الشمس يعني الأرض من الشمس وكل المخلوقات خلق كل شيء وقدره وتقديره يعني لا يمكن أن يكون صدفه يقولون بلا طبيعه أو بلا كذا اشياء يعني مثل ان جبير الصدفه باحكامه وبتقديره وبتقدير معين مع هذا كله مع ان الله الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الذكر وهو الذي خلق كل شيء وقداهم تقديره قال واتخذوا من دونه الهه مع ذلك اتخذوا الهه غير يعني هذه الاشياء المفروض أنها تدعو الى توحيد العباده لله فقط ان لا اي ولا اله الا الله فمع ذلك اتخذوا من دونه آلهه والمشكله ان هذه الاله هذه اتخذوها لا يخلقون شيئا ما قادرين يخلقوا شي وهم يخلقون بل حتى يعني هي نفس الاله هذا اللي اتخذها اله في مخلوقه سواء قلنا الاله هذه هي بعض اللي اتخذ الملائكه اله بعضهم بيعبد الملائكه بعضهم بيعبد عيسى والمريم بعضهم بيعبد الاثنام كان هذا كلها ما بيخلقوش بل هي مخلوقه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعاً ضرا ولا نفعاً ما يعني ما يعني هذه الاله ما جادت بع نفسها ما لا ولا تنفع. مثلاً ما جاد لا ضر ولا نفع خصوصا مثل لا مثل الاثنان ما ما جاد تسوي اي فعل لا جهت الضر نفسها إيه مكذب بالأولى الغيرة ما جهت نفسها ولا تنفع نفسها ما جهت لا ضر غيرها لا تنفع غيرها قالوا لأن الإله عادة ما بيعبد إلا الرجل إنه ينفع ينفع بيوجه الناس العبادة لله ينفعهم ويدفع الضر عنهم هذا من صفات الإله لكن هم بيعبدوه إله ما جهت يسوي يعني ذي اللي ما جهت تسوي شيء ولا جهتها الضر ولا جهتها تنفع ما جهتها الضر ولا تنفع نفسها خلي ما تنفع الناس بالضر لا ما هي ذو بالضر أهلا الله أحيان تجوزا مجادا بس ولا ما يستبره حجر ما يستبره لكن تسبب إله لا يفهم وهو تجوزا يقول ما إذا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ما جهتها ولا الحج تبعث أحد وتحيي أحد، ولا ينشر ولا يعني تحيي شيء من الجمادات، وأيضاً لا تستطيع أن تبعث من من الأموات تبعث أحد إيش؟ تحيي أحد من الموتى يعني؟ يعني ينشر لقامة الموتى. مثل ربي يعني ربي يرجع يبعث الناس جميعا اليوم القيامة اليوم الحساب لكن هذه الأشياء ما لا تبع لا تحي ولا تميت ولا تقي تحي تعيد الناس اللي تبع تحشرهم لأيش؟ للبعث واليوم القيامة. إذن كل هذا إذن ما يعني ما بشيء مصفات الإلهية لهم بعيدا عن ايش صفات الإلهية وقال الذين كفروا إن هذا إلا إشتراه قال كاذا يعني الله نزل هذا الكتاب وهذا الفرقان على النبي. لكن قال الكفار بني إيش بيعانده بيعانده اشياء واضحه فقالوا هذا إن هذا يعني ما هذا الذي القرآن إن هذا إلا يكون اشتراه ما هو الله كذب هو ما هو شيء من عند الله ان هذا إلا يكون اشتراه وعانوا عليه قوم آخرون وبهناس قاموا يعاونه فهناس بعضهم يقولوا ناس ما من العجم ولا من غيرهم حددوا بعض الاسماء قالوا هذا القرآن الذي جابها النبي ما بالله افتراه اختلقها النبي ويسبره هو وعاونوه ناس من البشر عَعَانَهُ عَلَيْهَا مُنْ آخَرُونَ فقد جاءوا ظلماً وزبراحيين قالوا بهذا الكلام قال جاءوا ظلم تعدّي وظلم لهم ولأنفسهم وللحقيقة وللواقع وكل شيء لأنهم لأن هذا القرآن أجدوا كلهم إنهم يجوا مثله وتحدّهم إنهم يجوا بصورة ورجع من مثله أول شيء من أتوهم مثله ورجع تحدّهم من أتوهم بعين بفر ورجع تحدّهم من أتوهم بصورة من مثله إذا هو صدق ما أبراك هو ليس ما يسبروهم أرباب البلاغة ليس ما يسبروهم ليس ما يتجمعوا ويسووا مثل إذا هو بأنفعة جمع ما بالله مسألة العناد فقال الذين كفروا إن هذا إلا يشكن اشتراه وعانعه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزور زور يعني تزييف للحقائق وكذب عندما يقولون أن هذا القرآن من عند النبي محمد وأنه يسبره وأنه يختلقه وأنه يألفه وقالوا قالوا الأولين الاولين قالوا ما في الأساطير الأول. الاولين في الحجاوي حقه الاولين الحكايات حقه الاولين اكتتبها فهي تملى عليه قال اكتبها يعني طلب من يكتبها له اما جابته يكتب قالوا هذا القران ما بالله حجاوي واساطير من الاولين كان بيطلب من يكتبها له ويرجع يقراها عنده يحفظها احفظها ان قال اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلها إذا اكتذبها طلب منك سبها له فهي تم كتبوها له بيقلوها على الصبح وعايش والمساء واخرى النهار، بكرة واصيلة بيقول له, له, له. يحفظها ورجع يجي يلقيها علينا يعني إذا ما هي منه مبلاء اخترقها بيقول إنها من عند، يعني بيقول إنها من الأولين من البشر أيضا ما هو اللي يشتوق وبينسبها بيقول إن إنه بينسبها إلى الله ما هي من الله مبلاء أساطير من الأولين بي طلب منه انهم يكتبوها له ورجعوا بيقروها له هي فقال سملا عليه بيقروها له لانه ما كان يستطيع القراءة في الكتاب له في فيقاش بكرة يعني في الصباح وفي لاش في المساء بكرة وعقيلة قل انزله الذي علم السر في السماوات والأرض هنا لو لاحظنا بداية ذا تبارك الله نزل الفرقان على عبده يعني تنزل الذي نزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا رق النبي بل يعني في يعاند النبي ويعارضه بل يتهموه بالكذب ويجيب ان القرآن ما هو من عندهم أبلا يختلقه من عند الناس يعني فيه ذم للنبي فالله اشتيث على النبي لو راحبنا بدأ بقال إن الله هو اللي خلق السماوات والارض الله هو السماوات والارض خلق كل شيء وقدروا تجديره وعب يقولوا إيش وبيقولوا إنبه آلها ويتخذوا غيره لا يعني إله عادي غسيك إذا قالوا إنك كذا وكذا قد تسوى عشر منها قد فعلوا من ذلك قد ربي قد في ربي قدوا يعني أسوأ الظلم وأشد شيء إنه الاتهام الله. واستنقيص في الله يعني في, في تنقص في الله من اشد المعافيا أعظم منهم ينقص في النبي محمد اذا في له للنبي النبي لا عاد قال لعاك تأثر ولا عاك تبالي بهم ولا عاك في الله هذه خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء هم دار لذي هم الله ذي خلق ومع ذلك يتخذوا أعلى غيره على وقال الذين كفروا إذن عندما يقولوا كذا عند الاشتكاء الآية الثابقة الآية حين قال لهم الكستماعة الأطفال يهتسل يهل النبي نعم. حين كذبوه حين قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا كن افتراه وعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما هنا طبعا ما عاد جواب عليهم ربي حين قالوا كذا ما عاد جواب عليهم لأن هذا خطأ واضح وما بالله قال هذا ظلم وزور يعني ما ما يشتير يعني واضح واضح كذب كلامهم لأنهم مسروا يعارضوا ما رأى صدق إنه مش ما مبلغ يحكي قصة ولا الله ما مهبون فيه كلامهم ذا ضعيف ما يجاب عليه ما الجواب عليه الله بالدليل على بطلانه الله واضح بطلانه واضح ما أبلغ المبلغ يعني نزل عليه قال هذا ظلم جور قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يعني قل ما أنزل الله أنزل هذا القرآن الذي يعلم سكره في السماوات والارض يعلم كل شيء ويعلم كل شيء ويعلم يعني من هو اهل هذا الكلام ومن هو اهل ان ينزل عليه هذا الكلام وما هي المفاعله والعالم بكل شيء انزل هذا القران إذا هذا القران هو يعني هو ليس شيء بسيط بل لانه من عند الله الذي يعلم كل شيء عن الانسان عن رغبه الإنسان عن وش بيكره الإنسان، وش بيحب، وش بي، وش بقى يستطيع فعل، وش بقى يستطيع إثرق، كل في كل إيش يعني كل شيء بقى يمكن يفرح الإنسان. إذن هذا دين نزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفور الرحيم. هذا طبعاً النبي بيقول يعني أن بيجي عدة انتقادات. بقى لنا من الآلهة اللي بعدها إنها قال وقالوا ما لهذا الرسول؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ليش وياب انا رسول؟ ما بده يصير يدبر حاجه يعني ما بده ويدور له حاجته يعني بيتزوق ويتقبى وي... يعني انه محتاج يدبر له رده ما ابي ما بده ما المال ما هذا يعني يمشي في الاسواق يعني بيشير ويعني بيبيع ويشتري ويعني يسعى من الرد فليش هب على هذا الرسول ليش ما يهب واحد غني إلى الناس يتبعه قالوا كذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ليش بيأخذ الطعام نفس الأكل يعني إنه مثلنا بشر عادي بل حتى هذا يمشي في الأسواق ما بي... ما حاجته ما هم مثل الاغنياء من الناس <تصفيق> كيف ان الله يدي يا رسول بهذا الصفه بيأخذ يعني ما هم للملائسة الأطلاً اشتنه مكان المخرض ما ينزل الله القرآن إلا على الملائسة ما هو قبل لأحد مثلهم ما ذي يأخذ بيأكل مثلنا أو يسقط وأيضاً هذا محتاج ما ذي حاجة حاجة ذا يحتاج يثوق ويبتبع ذفسه ويبتر ويشتاق ويجول ذدقه إذن قالوا لي ليش ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني إن هذا السنكار إن ما هو رسول له رسول الفاتح قلنا من يجيهون أن الله النبي ولا واحد جيه غني ولا قال آج أو يلقى إليه كنس ولا علاق إذا هو فقير ربي يلقي على كنس يجيهون يقبه نيدها لها على الناس أو تكون له جنة ولا جنة مدرعة بتكفيه يأكلوا منها جنة يعني مدرعة ما يشكل جنة حقت الثلاثرات نعم كلمة جنة يعني مدرعة ولا جمعة بستان قال لحده يكسفي منه ما هو جمعة عشي هذا واحد فقير له نبي يسجد ويجيه كذا قال أو تكون قال يأكل إيش أو تكون له جنة يأكل منها لو لا انزل عليه ملك رأوا يلقاى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون لو لو لا وقال وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولو لا انزل عليهم الله فأكون معه نذرها وأشهد أن تجاد وقال ليش, ليش بيأكل الطعام ليش ما هو من يعني هنا نقول ليش بيأكل الطعام ويمشي في السوق يعني ليش ما هم من وحين وحنقول يمشي في السوق ليش ما هو غني؟ والله كان على الأجر إذا ما هم هذا مل... نبيجهم من الملائكة في حد كان يحب... هذا ملك معه أحد الملائكة معه نقول نحن نصدقه؟ قال إيش؟ يكون معه قال ولو لا قال إيش يمشي في لو لا أنزل عليه علي إلهمه كان حتى هل هل أنزل معه ليش ما كان ينزل معه ملك؟ نقول اللي هي يكون معه نذيرا وناش ون... أو يلقى إذا كان ييم عملك أو يلقى إليه كنز ولا يرضي ربي إليه كنز أو تكون له جنته ولا مدرعة يجوم أهل بستان يأكل منها لو كان حد يجي كذا معه يبلنا واحد فدير ما مشي بعد محتاج بعد إشتوا لا إشتوا المفروض أنه يعني عدة انتقادات أوله ليش يكون بشر قالوا ما هذا يعني ليش بيأكل الطعام ولا شو ما هو غني حاجة يحتاج حين قال يمشي في الأسواق على الاقل كان هنا ملك يعاونه ولا يهب له إيه يلقي ربي على التنس ولا يهب له مجرعه يأكل منه الحدي هي اللي يستري مكفي ويبدو غنيع إذ ان تتبعونا قال وقال الظالمون ان تتبعونا إلا رجلا مسحرا قال فلا خير قال إلا ما بلا واحد قدوه لا لا مسحور يعني قلت قد سحروها قدو فيه سحر مع بي مع يعني قد بيه بيجيلها لها اوهام بيجي من اوهام ويتوهم اشياء من عند الله ويتوهم انها وحي وكلام من عند الله ما بلا خرافه الحين يجيبها واحد خبل قد يجابد مجابر ندري منين بيجيلها لها مجابر انت الا رجل مسحورا هبثر كل هذه ال الكلمات وكل هذا الكلام الشيء يعني قال انظر كيف كذا اتضرب لك الامثال بيجيب اشياء كلام غريب عاده المثل هو الشيء الغريب الشيء الغريب له مثال كنت قال له مثل ما قال بيقول هم يقول يعني في مكان اخر سهل أعتقد أنك جواب آخر بس الملائكة ما بيصبر ملائكة تنزل إلى البشر بي... كل مرة جواب بجواب عدة جوابات عمثال يردي بشر ملائكة تنزل إلى البشر أولا هنا قال ايش قال هذا الكلام ما هو الله منهم ايش تعدي وتحطط قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني انظر كيف كل مرة يهبوا لم مثلا وصل النبي هم يقولوا احنا فبيت مرة يقولوا احنا من البشر مرة يقولوا احنا ما مع في ياكل يجيب السوق انك كذا لنا في يقولوا احنا ما لا سحت وهو ذا تخبط منهم لانهم حين يجيب كلام ويرجع يتأثروا بالجار الى حد انهم بيحاولوا لا احد حد لان الكلام اجيب يؤثر كيف يزويل أخبال يسبر كذا؟ يقولوا مرة الجاء يقولوا آخر مرة بلا مسكر وإن ذا أخباله هو بيسبر يعني مسروا وي... ما عاد يسروا يقاوموا الكلامي كما زمعوه مع أبلا بيغطى ذانهم لا, لا عايز مرض لأنه بيأثر فيهم يعني من بلاغته وفصاحته ومن يعني ما فيه في ظلوا ومعدلوا وقال الثمنها ظلوا يعني معذره ويش يقولوا ايه والله ظلوا يعني ما حد اتبعوا الحق الظاهر ان السبب هو عنادهم يعني خافوا لان اكثر من يعاندهم هم الزعماء الزعماء والكبار يعاندوا لان يخافوا على مكانتهم عند الناس بضع. بضع مكانتهم يعني حين هم الكبار والزعماء والخلاوي بيجي عجي يلف الناس حولهم يبقى الناس سوا وكلهم أبلاظهم والتغوى ودهو دي والعب الغني والزعيم والذان وعادلهم في عامة دي وكما واحد معاند كذا بيدور لأي لأي مجبر يرد بها الخصم، لا ما هو مجبر سابع قلنا حتى ذلك يتخبطوا يقولوا مرة ها مابل الله حجاءه من الأولين مرة يقولوا هالي إليه هو فتير ومرة واش باجي له فتير مرة يقولوا لاشي يعني هالا مابلنا أخضر مسحور في السحك بيتهياء ويجيلها أوهام نفس الكلام يعني بتناقض. كيف يقولوا ما بلا بيقولوا كلام الأول، ومرة يقولوا ما بلا بيجي له يتهاور هذا، ومرة يقول ايه وهم في نفس الوقت ما استطاعوا يجوب مثل هذا الكلام. لا صد ما بلا شبره ولا ما بلا كلام الأول. ليش ما يهبونهم يقولون كلام الأول؟ إذا ما بلا بدهم يضعه مع الدروش يقولوا هذا احتمال وشفي راح رضله يعني حين ما ما عجبهم اللي يتبعوه. ودوروا لهم هذه الأشياء فظلوا ما ما توفّدوا إلى معرفة الحق وهكذا الإنسان الإنسان إذا إذا ما رضي يستثلم على الحق ويعرف على الحق وبتعادل ما معادي. ما عد توفّد إلى معرفة الحق يظل. انظر كيف يغير ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيع من سبيلا نحن قلنا في الآية الأول قال قل أنزله الذي يعلم السطرة في السماوات والأرض انزل القرآن على هذا عارنا جذيع لمستر في السماوات والآخر هو الضأوى العارف يعني حين هبواع الفقير ما هو كذا يا مفادرة أولا الشخص هذا هو المؤهل هو الوحيد المؤهل لنشر فتاله ثانيا كون الفقير شي مطلوب كون الفقير لأنه لهو غني كثير من الناس بيتبقى حين جيهو غني ما عجل الله لهو غني بكثير بيتبقى ونجل الغنة نجل المال حين معهما وما الله كذا. الناس لله. ما يصير ربي تبع كذا. اشتر الناس من يتبع لي لله. والماية ما هو ما المهم يبعث غير البشر. يمكن يراه يراه قدم. لو يرجع يراه ما كما رأيهم خلاص. اللي بده علامه انتهى تكلف. كما رأيهم الملاية خلاص ما حد بشي تكلف. في الألف الآية التالتة. جرب يرجع لو يراه ملاية خلاص. ما عند ساحر الله يصلح ولاه. ثانياً ما بيشبر الملائكة يجيبون عادي ويعيشون في سماء ذكر بآيات وخطة عن جزء البشر؟ هو جامل ذات الله عالم عنده هو بشر مثلاً؟ يفضيل عندك ثانياً إذن مدينة. أن يخلقه الله كبير هذا له لمصلحه حين يخلق الله كبير له مصلح للفائدة كبير حين قالنا الله علم السر والدار والسر وعالمشه الناس والأطلاف حين يخلقه مثلاً حين يجعل الرسول من البشر قضى ما حين يجعله من الملائكة مدينة مدينة. ترد الحينة كما قال كما له من الملائكة بقى له هم ما لعنه من الملائكة حين كان بيصلي ولا ولن كان مصادق في كلامه الله ما لعنه من الملائكة محا ما جاهزانا قال لا وضع مثلنا تكذيرنا مثل وبشر مثلنا يقلب بشيء غنام كلهم ثانيا يداري البشر يداري بالناس بطبائعهم طبيعته طبيعة بشرية وذي بيقضب وذي بيفرح وذي بيحزن وذي بي كل شيء. بيعسر يوضح للناس، بيعسر يشرح للناس، بيعسر يفهم الناس. أكثر من يجي من جنس آخر ما يعرف للناس ما يفهم. هذا إذا يفهم كيف بفكر الإنسان. إذا بيجي واضح. لكن هنا كما شيء على المواقع حاجة. لو جي واحد من بعيد ما جاه يفهم يشرح لك يفهمه. كما لو بعيد قليل ما هو خلي لكن واحد م. من قرياتك بيعسر يفهمه. خلاص يوضح لك الكلام. إذن كل ما كان قريب منك، كل ما كان أقدر على توضيح تفهيمك وشرح لك، إذن حينج هو إنسان مناسب أن يكون إنسان أكثر من أن يكون غيره. ليلى يعرف لأنه خصائص الإنسان فيه، وما بقول للبشر عارف خصائصه، مداربه عارف كل شيء عنه. حتى يقولنا أيضا في قنف سجت، لكم أولًا ليلى أنه لا يتابع الناس يدلغون. ثانيا، ثانيا في هاملاحظة يعني مهمة جدا لنا يا هنا يبعث واحد يعني هو واحد فقير بعضهم يعني لو جاهو غني كذي يقولون الناس ها ما بلا ما هم كان غني ومكيف وذا بيتركع وبيصلي وبيسوي كذا جاهو غني ومكيف ما بحاجه شيء قال لك لا هم واحد فقير بيحتاج يدور للذات يحتاج يدور للرجل يقول تدري لا تقول يعني فأنت أي لو أنت بتحتاج تبحث عن الرجل أنت مكلف لا تقول إما النبي ما بل النبي الذي كان كذلك لأنه كان متفي ومأكله أيضا احنا مثله يعني لم يرجع يتعذب واحد يقول إما النبي إنه كان يجيه كذا مكلف بكذا ويجيه صادق ويجيه كذا لأنه المفروض سأستافذ في أصفاته وفي أفعاله لا لها ما بل إما هو جاء ومكفي ما بيحتاجه يتبره يجعل واحد فقير ويجعلها أيضا أسند اليه وظائف كبيرة إصلاح الناس جمعه وزياده الأمة كلها مع انه فقير مع أنه شيء يقول لها حاجة فإذاً إحنا لا نتعذر إحنا ما, ما معنا مال ولا أنه إحنا كذا ولا ما معنى أي عب في الاقتداء برسول الله سرات الله عليه وعلى آله هذا معنى كل هذا ما قوله. قال قول آه ينزله الذي يعلم السر، قل أنزله الذي يعلم السب في السماوات وذيه داري بكل شيء داري بالمفرحة داري إذن إن ينزله على بشر هو أنزر هو الله عارف وحين جوا فدير فذلك قال تبارك الذي إن شاء خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها النار واجعل لك بصورة. تنزه اذا تنزه الله عن أن يكون هناك نقص عندما ينزل القرآن على عبده هو الأنسب هو, هو يعني بالعثم والمناسب فتبارك الله تنزه عن ان أن يكون فيه ظلم ما ينزل على هذا الرجل وعلى آيش يقصينا البشر فتنزه الله عن آيش النفس بل هو الأخسن والأنفع وهو المناسب ولو حين يقولوا ما هذا شيء قال له بدي ربي منها بدي خيره تبارك الذي إن شاء له جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنار ويجعل لك جنات كثير والماء بجاري ويجعل لك بصورة كثيرة وعالية لو أراد الله هذا الأمر ما هو صعب عليه لكن الله أرى راى أن الحكمة وأن الأنسب في هذا أن إيش يكون فقير؟ كذي الامير المؤمن كان يعني بيعيش يعني حياته في كثير من عمر. قال قل فيه يعني حتى فيه رحمة للناس ورسول الله فقير رحمة للناس يقول لا أكون غنيهم زعم فقراء. فهي تقدر إنه مظلوم ولا أنه دري واسه عندك بكمل النبي فكير وعنك أمير المؤمنين ما كان بيلقاه شيئا يأكل ما بل الله ولا يأكل له في الأعلى منه فلا عادي الفقراء إغسيهم في دمام عمرت ويدروا إن الدنيا هذه ما هي شيئ إذن تبارك الله لو أراد الله فلو يجعل لك سجنة تجري من تحتها الأنار ويجعل لك قصورها القصور قلنا هذه بجيحالة بل كذبوا بالساعة إذن هنا بيقول لك ربي ال المسكن نسخن حين ان يقولوا هذا الكلام وهذا الادعاء ما هم مدناؤ الا إن ما هم ما هم متاكدين انه باجي عجاب يفرض ما رضوا يخلدوا بساعه ما رضوا انه ما يخلدوا ان ربي بايعذبهم بينكروا هذا عاد بينكروا هذا اذا انكر الساعه ويوم القيامه ما الحان في كل شيء بايع ما هم بالي في اي كره ينكر النبي يفتري عليه بقى يتهمه بقى يقول أي كلام فالنبي ماهم بال لكن لهم صد لهم بايئ منه مثلا بالساعة وبالحساب وبالعجاب لهم صد انهم من ايش ما من تسرعوا في هذا الاحكام ولا من قالوا بالباطل في كلامهم اذا السبب في هذا كأنه قال بالكذب كذبوا بالساعة هالسبب فيه انهم ما رضوا يتيجنوا انهم بايئ لهم عجاب ولا يبنوا أمورهم, يبنو امورهم على العقاب واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيره وذي كذب الساعه في يوم القيامه قال, قال اعتدنا له ايش سعيره يعني نار جديده للاستعار جديده الحراره نار قال اذا رايتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا كما ضربوا منها لما جبدي باي راها كما جبدي قريب منهم بحث من باي يمكن يراها يسمعوا قال تغيض وزفير فأصوات يعني عالية أصوات كامل فيها يعني علامة الغضب، هنا في الواقع بالتجوز وبعضهم بيقول لا نسد هنا لو لاحظت قال إذا رأتهم يعني النار تراهم وقال كيف في يقول أيه؟ إذا رأيتهم النار باقيوا بدي عليهم غاضرة قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا قل فيها غاض وبتشحظ بحيو شهيق ودفير على هم من الغضب على هذا النار هنا اختلف المفسرين بعضهم بيفسرها أن النار بيقف فيها حياة وصدق أنها بتراها وأنها بتغضب وأنها بتشحق وتزور وقلهم ما معايون ولا هيب بعض العلماء يقولوا كذا وبعضهم بإمام الهادي يقول لا ما بالله الله للنار تصوير للنار أنه بيجي فيها أن يعني اللهب هذا بيجي فيه أصوات عالية لللهب يعني يقولون قارحة قارحة النار كان قلت فيها شيء غضب شديد عليهم ما هو لا تصوير لشدة النار شدة النار كان قلت فيها غضب شديد عليهم ولكن مش معنى إذا يعني إذا قدم في مكان بحيث بايروها أم يعني, يعني, يعني مع مسافة الرؤية هو لكن لا إذا ده بحيث يراها هو ما كان بعيد بحيث يراها هادم بعيد لكن إذا ده هادم بعيد راه إيه لأن بيقولوا بيقولوا بي بيقولوا المؤمن والكافر لا تتراءى نيرانهما قال النبي صل الله عليه وعلى آله يعني كل نار لا ترى نار ثانية معناها كلا لا تتراءى نيرانهما المؤمن والكافر لا تتراءى نيرانهما يعني يقول النبي المفروض أن المؤمن بعيد عن كهر. لا لكن يجري عند كهرب، يو بعيد منه، حتى لكن يكون النار إذا أنت عند النار ترى ما أثر النار الثاني من بعده، لكن عبر لا ترى نيرانهما، هنا نيرانهما فأنت ترى يعني لا كل لا كل نار ترى النار الثاني هذا إذا المبلغة جهود، يعني لا تكون في بحيث أنه لا, لا, لا لو كان هناك شخص لراها إذا معنا إذا رأتهم يعني إذا كانوا في مكان ممكن مكان بعيد بحيث إن إذا بعيد يمكن يراه لو عاد بعيد يرى إذا بعيد يراه كان هالفجات بعيد معقول هاي صوت شديد سمعوا لها تغير ضنو ذفيران <تسجيل> إيه حين غلا يعني ما بس غلا يعني ما النار حين يجي ذيك اللي لها به ما بجي شديدة هجوم لكن كل ما زادت جاء صوت بص فحين يجوا بتشمها ما ما بنت سامع من هني يعني على بعد مثل الله نار شديدة كيف أنت يعني على بعد أكثر من كيلو مثلا كيف شدة شدة ويجي صوت لا تصدق استمعت غليظ الزفير بس و... يا يابو وت... في فيها شك نبي تجي وتنظر هذا في نعم معليش معنى الزفير الشهيق قال يعني ذا الشهيق والزفير يعني تخال النفس ويخرج الزفير <تصفيق> <تصفيق> النفس. هذا زفير انك تخرج النفس بيقول هذا هذا زفير <تصفيق> لا لا النار هذا تذهب هي نفسها لا ما تجوز والله هو كذا الزفير في الواقع هو افراج الأهواء مم. يعني الزفير والشهيق نكتخ الهواء لكن قال لك بيحيق دي متحرق ذل واحد يقول متحرق لا بيذن بيصور هنا على هذا التفسير الإمام الهادي انه بيصور لنا شدة النار قد يسمعها واحد من مكان بعيد من حين يرى بيسمع لها صوت صوت يعني مزعج قرح قرح سمعوا لا كغيظا وذفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مجرّن دعوا هنالك ثورة. وحين يجي يحطوا فيها جزء النار بيجيه عند الحج وهم أبلاء حفرة ومعها فتحات بلا بيرجموا منها الأبواب فتحات يرجموا من الفتحات ويجي الرجال حين يطرح النار ما بيجمع مكان مكان ضيق. بيجو مدري كم عراقم وشدة حرب إلى أبعد الحدود ومع ذلك ما بيجي لك مكان لا تلتز في الثاني يلجح عسر قال مثل الحين قال عبد الله بن عباس كالرمح في الزج يعني الرمح بيجو بيدخلو في حديدة الحين دخل معصورة في فوق والله ما تدخل له غصبة ها قال واحد كذا في مكانه ما ايه مكان يعني ما اجيه تيدي عراق كل مكان لا فضل الناس من الزحمة الاضحام من الناس اذا هذا يعني شدة شدة ما بعد ما يعني ما بعدها شدة إذا ألقوا منها مكانا ضيقا إيه في النار بيجوا مكان ضيق مع بالسعة الله ده يدفعه بقوا هم ما يعني ما تدخل ذي عندك المكان مكانا ضيقا قال الجائع دعوا مقرنين لتيقهم قالوا مقرنين يعني جو كل واحد مربوط بالشيطان الذي بيقوي عادي من شدة العذاب جوه في يعني يعني مهانه وشدة وإيذاء إلى أبعد الحدود جو شيطانك مربوط فيه فالجل في أنت بتعذب معه مقرنين بعضهم تفسروا بهذا وبعضهم بيقول مقرنين يعني يجيبهم مربطين رجلاهم يعني دائما هنا فوق رقيبهم وبعضهم بيقول رجلاهم لما عند رقيبهم مربطت كل هكذا يعني هم يعني مربطين رباط عذر وفي مكان ضيق ما يصبر أيه تحرك منه قال أحد قال ليه برجع ينمي حين ما بصدرو برجع يجيلهم درأم ورجع برجع يدعوا هنالك قال إذا يقول منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبوره قال برجع يدعوا بالهلاك كما جاء واحد خطر عذر يقول بالديفال مال كما جاء لوجعه جال بتمنى الموت هذا لا ما يدعو بيت ابو الموت يعني والهلاك كان كما جاء واحد مصيبة مصيبة عشره يقول واثب وراح واثب وراح يعني خلاص دخل الهلاك بشده المصيبة قال ها برجع ادعو ثبور واتاب الهلاك وحين يقول يا ويلي يا ويلي من شده ما برا من ايش من العذاب وحين رجع داعي كذا قال ها ما ادعي مره لا تدعوا ثبورا واحدا لا تنجعوا له الملائكه لا تدعوا اسبور واحد بالهذا لا تهلك بعد ترجع ثاني مره كم عليكم ايه ترى ثاني مره وتعد تعقب وما ساعي ثاني مره وثالث مره ورابع مره اذا لا تدعوا اسبورا واحدا ودعوا اسبورا كثيره هنا ما عندها قلاش يعني ما هم بالموقف من التعب مثل مواقف الدنيا موقف فيه من كل الاهوال إذن ما انت عادك معك جائب هلاك واحد بل بتدعيب كل هلاك لا تدعوه ثبرا واحدا وادعو ثبرا كثيرا ورجع قال قل أذلك خير عن جنة الخلد ها وين شكرا وين أفضل ذا العذاب وذا الشدة ولا لا جنة الخلج قل خير عن جنة الخلد التي يؤيد المستقلون ولا جنه جنة يعني ليش ما تتجد الحين وين أفضل لكم سبروك هذا يعني تعامدوا وخالفوا الله في تدخلوا في هذا المكان ولا افضل لكم جنه الخلد هذه لكن لمن التي وعد المتقون ولا جنه الخلد التي وعد المتقون يعني التي وعد بها المتقون ام جنه الخلد قال ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا قال ما نشكر كذا المكان كذا وشده وذكر ولا في يمضي جنه جنه خلد يعني بقى ما فيها نهايه بقاء بحيث يكون الناس يعني جنة الخلد يعني بادية ما تنتهي ولا يت... يعني فلا... ما بهم نقف لأنه لو جيل واحد نعمة لو جيل واحد نعمة يذل عليها لا تنتهي وكل ما زادت النعمة كل ما خاف عليها واحد كل ما جال واحد نعمة زيادة كل ما خاف عليها لكن خرق فلو جيل وكل شيء بايت لهم ذات قال لهم ماذا ما هو مترقص بايت لهم دائم وبايقعد دائم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرها هي جزاءهم على أعمالهم وهي مصيرهم المكان الذي بأثيروا إليه يعني بدل ما يصيروا إلى مكان ضيق ومقرنين في الأصد ولا بأثيروا إلى جنة يعني بساتير يعني كبيره وهي هايش كل جزائل هايش على أعمالهم مصيرهم وفي هذه الجنة قال لهم ما لهم فيها ما يشاءون قال باجي مصيرهم الجنة يعني ذلك باجي في حفرة يعني مكان ضيق مقرم الفصفات وذولا باجي في جنة لهم فيها ما يشاءون في هذه الجنة ويش ما أرد هذا كل الملذات الملذات هذه تراه كل ما تراه جميل باجي لك وكل ما يكون اللذيب فتجيه وكل شيء تسمعه شيء تسمعه فهي كل هذا الشملة قال كل الملذات المرئيه المرئية والمسموعة والمطعومة والمأكولة والمشروفة وكل شي. اي أي فيها تشتيها لهم ما جاءوا كل شيء تشتيه فعظم بيجي يقول واشي ده شيء واحد في قلب واشي ده اشتي مثلا جوجة فلان ولا اشتي ده هذا يعني في الجنة ما عب يشتهي واحد الحاجة هذه غلط هذه ما هي طبيعية هذه ما هي طبيعية الغلط المعاصي مثلا إذا اشتي واحد يعصي ما عبشي أولا ما بشي تكاليف ثانيا الحاجة هذه هذه ما هي مناسبه لك ما تشتيها ما بيلك لك أكبر مثلا قال اشتيه بثلح حاجة مثلا القاسب بداية يموت فلان تفرط انك تيموت فلان ولا يموت فلان ما هو جاي إذا الرغبة في نهائي ما هو جاء؟ من يعني ما هو جاي لك رغبة في شيء يعني مخالف؟ لأن كل ما بيحصل لك وإذا بشيء قلب ما جاء فيك فاقه له ولا رغبة ولا قلب. إذا ما ب لا يقول عاد كيف بيسبر يقول كل ما يشتئي كل ما يشتئي ولا هم يشتئي إلا هي هاي ما يفعلها مضربة. إذا لهم إيش لهم فيها ما أشياءهن؟ ولكن الذي بدك خالدين فيها وتبد دائما في هذا الجنه ويحصل لك كل ما تشتهيه دائما في خالدين فيها كان على ربك وعدا مسؤولا هذا قال وعد من ربي كان عليه يعني التزمه أل ربي ربي يقدر تزم بهذا وعد من ربي ما عليه يمكن يتخلف وعد مسؤول قال, قال قالوا بعض المسؤول يعني انك قال به وبعضهم قال واحد مسؤول يعني أن يكون شغل والطلب هذا وهو عندما يطلب الناس يعني أنه اي شيء يدخل الجنة حين يطلب الناس أنه يدخلهم ربي الجنة فقدوا يعني السؤال يقولوا الطلب حين سألت حاجة يعني بيقولوا طلبتك إذا طلبتك حاجة بيقولوا سألتك السائل بيقولوا بيبي بيطلب المال بيقول سائل أو لا ما السائل هو هذا الجنة كانت مسؤولة الناس كان بيسألوها بيطلبوها من ربي هذا معنى والله يمسول لا واحد يستحق أن يطالبوا به يعني قدوا حق الهم دلت يمه ربي قدوا حق الهم قدوا يستاهل أن يطالبوا به يعني ما يمكن يتخلف نهائيا كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم ما يعبدون من دون الله يقولوا أنتم أضلتم عبادها ولا يأمن بالسيلة. قال حين يجي يحشر هذا ولا الكفار الذين يعبدون غير الله. ورجع يقول يعني وما يعبدون. يحشرهم الله وحشر المعبودات حقهم. يعني يعبدوا الملائكة مثلًا. يحشرهم ويحشر الملائكة. يعبدوا عيسى يحشره يحشر عيسى. يعبدوا عذار يحشره يحشر عذار. ورجع يقول حين يجد المعبدات حقهم. بعضه.. والله فنام كذلك هذه بيعبد الله فنام بدأني أحشر الله هؤلاء المشركين وأحشروا المعبودات حقههم هذه بيعبدها مغرب الله وبرجع يقول لهم ايش هذا في الشيء من التبكيث ويعني يعني لك كيف بيرجع لجي حسرة شديدة قال برجع احشرهم ربي ويعشر هذه بيعبدهم ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا آه أنتم أضللتم عبادي ورجع يقول لها الذي بيعبد المعبودات مثلاً هذه بيعبد الملائكة برجع يحشرهم وهم والملائك انت اضرسوا دولار ولا يشرمهم يقول يا وذي يقول لهم ربي كذا ما بمان أن الله يبغاش جاهز انتوا اضرسوا ملابسي ربي هم يقولوا بعضهم يقول ربي لا يقولوا إذا قال الله عباده عباد الرحمن الذين مجنونون العباد يعني زجاج ها ون وما نحشرهم ها سوا ويوم نحشرهم وما عبدون من دون الله فاقولوا آه أنتم أظلاعتم عبادي عبادي يعني مخلوقات هذا بلا شك قال دعنة كلمة عبد الله كل كل واحد هو عبد الله سوا هو جد الله هذا هم عبيد الناس كلهم عبيد الله قال برجع يقول الله للمعبودات أنتم هذي ظليتهم ولا هم ظلوا ويش برجع يقول أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك قال برجع يقول المعبودات الملائكة والمثل عيسى وعزر كل معبود الذي بعبدهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء إحنا ما يبغي إن إحنا نتخذ إله غيرك خلي مني أن أنجس نأله هذا. هذا بالأولابس. ما يمكن نحنا هبناء إله إحنا غيرك خلي من إحنا نقول نحنا أله للناس. قالوا سبحان إذا نهم ما إحنا ذي فلناهم ولا قلناهم اتخذونا أله. إنه ما يمكن نعبد غيرك أصلاً إحنا خلي من نجعل الناس يعبدونا. ولكن إذا إذا ما يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولاب. ولكن متعتهم وآباءهم بل أنت أنعمت على ذلك يعني ما هو السبب أن ظلوا نحن أدفل لهم ودوروا لهم المعافي ودوروا في العناد لكن أنت أنعمت عليهم وهبت لهم فرصة وهم بدل ما يشكروا الله على هذه النعمة كفروا بها واشركوا بالله ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر ما متعث ان تسموها في الهم نعم ولا في المصائب لما نسيوا من يرجعوا إلى الله نسيوا ذكر الله نسيوا لأنهم يعملوا بما أشياء به الله حتى نسوا الذكر ايه؟ قالوا لا ما ظلينا عن في الدنيا قال انتو وبي ظليتوهم في الدنيا ولا مظلوا قالوا ما مثل احنا نتبع غيره خلي من يجعلهم يعبدون احنا يعني ما احنا لكن انت عند حين عندهم لهم النعمه انت لهم ما انعمت عليهم راحوا وظلوا يعني بدل ما يشكروا الله بل يعني كانهم شلون بلهم دوله زادوا في الطغيان حتى انهم قابلوا النعم التي من الله بالله في الكفر ولكن متعتهم واباهم حتى ماتت الذكرى وكانوا قوما بورا قالوا هذه الايه فيها دليل على ذي بيقولوا ان الله هو الذي ظل الناس يقولون بهنا يقولون الله هذي بيظل وبتجيلنا آيات كثير قلنا لكم يقولون يظل يعني يقول الله ما يظل من يشاء يهدي من يشاء قلنا لكم بلا مجال ما بيظل يعني ان الله هذي هب هذا والله منافير الحكم منافير العقل منافير كل شيء ما هذا من العدل؟ بيقول هم أنتم ظلتهم الله ما ذي ظلهم ما قالوا الله ما ذي ظلهم قالوا الله ما ذي هذا أمر طبيعي مفروغ منه. ولا عم أمو ويش يجاوبوا على هذا؟ لك لا ما بالله قالوا بل بل عتف أنت أنعمت عملت عليهم ومفروض يشكروا بل إيش انت دي قال إيش دي سوره إيش صورة الواقعة دي قال على النعمة جداها قال أنهم كفروا بها دريش الأه قال بل جداها بل ما بدل ما ي... انعم الله عليهم وكان شكرهم جزائهم انه ما كفروا بالله اما هو دفع علينا بس في واقعة في الواقع في شيء باخرها دي بنحيب عن كذبو جزاء من كذبوا او بدري هل منهم اثنين أنت أنعمت أنت عليهم يعني بل... البلعش أنت أنعمت عليهم والمفروض انهم يتبعوا وهم يظلوا مع كل الدواعي للأجل الهدايه قاله ولكن متعتهموا آبائهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا كانوا قوما هالكين بور يعني هالكين ما قال مثل جمع بائر بور والله يبور مصدر المستار والمستري سيصدر مفردات الجمع كانوا كمان هالكين حين نسوا كان مثوى الذكر وخاله على ربي وكانوا كمان هالكين نرزقكم قالوا تجعلون رزقكم انكم تكذبون قال في الواقع تجعلون رزقكم انكم تكذبون يعني جزاء الرزق بتجعلوه بدله انكم تكذبون يعني انكم كذبوا بالقلب بس حينعم عليكم ربي قال جزاء ربي جزاء الرزق إنكم كذبوا بالله هذا من الله حين قاله بل متعت هؤلاء بل متعتهم وآباهم حتى أنا في الذكر متعت انتهم وذالا ما ارجعش أدى إلى أنهم حين ما فيهم فضل ولا فيهم معروف ولا فيهم شيء فهواش يعني اعصوا ربي حتى أنا في الذكر وكانوا قوماً هالكين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون قال إذن برجع يقول هذا ذي هنا قالوا كذا فقد كذبوكم هذول بتقولون انكم بتعبدون قال بتعبدون ما ما وتقولون مالها هم بيقولوا لا ما احنا اله ولا نقد فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون ولا فما يستطيعون صرفا ولا نصرا في قراءة حرف ونافع فما تستطيعون يعني الدرهم ما عند جهزكم العذاب ولا عند ماشي ولا نقد تمتصرفوا ما مع الذهرات بلع عن عنكم أي شيء ما استطيعون أي شيء ولا فما يستطيعون ولا ما يهدى من ينصركم هذه آلها اللي بتقولونها آلها ما يهدم لا ينفعوكم ولا يزبروا لكم شيء كذبوكم ولا يهدم زبروا لكم شيء فما يستطيعون صرفا يعني كأن الصرف تحويل تحويل العذاب عنكم إلى غيرهم أو ولا أيش نصره ولا ينصروكم يقوموا معكم لأن ربي ما حد قايم أيش أمامه قال فنتكذبهم ما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا قال وذي يظلم من أي من الناس يمعا ربما إلى الناس يمعا من يظلم نذقه عذابا كبيرا بأي عذاب شديد كبير ما يهد يجب أن أي واحد يظلم إن من ظلم إلا بد أن ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا <تصفيق> نعم لا يعني من اي أي حاجه لما نعذبه تصير منكره خطاب كان مخاطبونهم ما او ما المعبود المعابد قد قالوا الناس ومن يظلم منكم لذيه احنا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى قالوا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ثانيا هم يقولوا ليش إن النبي ذا بيأكل الطعام ويمشي في السوداء يقولوا ليش المرسل الأولين ثانهم ملائكة ثانهم بشع وهم ابراهيم إبراهيم يقول نبي هو بشع وابوه مح. كلنا لم يقع يا إذن قال كل الأنبياء الأولين كانت كل الأنبياء يجيوا مع الأنبياء أكلوه ويشربوه ويشوفوا الأسباب. يعني ما معكم أي عذر ولا أي يعني, يعني, ولا معكم يعني أي حال يتمسكوا بهذا كلامهم يقولوا ليش كذا وليش كذا قلنا لك المبلغات ضلوا ضلالا ضلوا مع الدروس يقولوا والسبب هو إيه كراهية من الحق وخوفهم على مناصبهم وخوفهم على الدنيا ما هم ممكنهم قال أرسلنا من المرسلين إلا, إلا, إلا يأكلون لا ليأكلون الطعام قالوا يعني ما أرسلنا من المرسلين، الا إلا لا يأكلون الطعام, إن يأكلون الطعام. قال وما من المرسلين الأحدا إلا, يأكلون إلا يأكلون الطعام وما منا إلا لهم وما مننا إلا لا إلا. ما. لا ما لا جيب لا ما. قال وما ارسلنا من قبل من المرسلين إلا رجلا آكلين الطعام ماشين في الأسواق. إلا أنهم لا يأكلون الطعام ما يمشون في الأسواق وكلهم إله ما إليه بات صدق النبي هذا اذكروا ما هو نبي قال لا كنا تعام من فينا في بعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون لكن بدوا ابتلاء من الله جعلنا بعضهم لبعض فتنه يعني جعلنا ارسلنا الانبياء اليكم فاصبروا وترضوا بالحق وتتركوا يعني ايه لو اثر في الدنيا ولا باقش وهم انا وانا في سر امبيه يسبرو ويقوموا باللازم وبالمهمة ولو جاءوا شي ما يجارهم ما ما يطاوعون كل جاهو فتنا لهم بالضبط جعلنا بعضك من بعضه كل واحد بحاله الاخر قال الإمام القاسم انا ما ما محمد قال كل فتنا الرسل فتنا للامم والامم فتنا للرسل لا فتنا يعني امتلا قال ارسلنا الرسل امتحالكم انتوا بقى تسبرو وتعملوا بذيجا يوبا يعني بكيوب الواجبات وتركوا المنكرات وتفعلوا اذيه وتصدقوا وتتركوا وما معنتوا عليه اه اه بات الشم مهم انتوا ابتلاق يعني معهم ابتلابكم حين تدعوهم هم كذابي حارضوكم يكذبوكم ويسبرو وتحملوا يقوموا باللادر اه مال يا دم اه باكد فيه كل واحد هو مش لهم ما هو لا تقت الرب قال يودشنا حين قال لا قال كذا حين كل واحد قال ما محمد بن جعفر كل واحد فتنا يعني كل الناس فتنا الناس الأنبياء امتحان للناس والناس يعني. امتحان للأنبياء فلذا قال له وما أرسلناه دخلنا إلا إلا أن هؤلاء كانوا الطاعة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسبرون جعلنا فتنة يعني ابتسمنا أنتم باتسبرو ألا أنتم باتسبرو على ما على وتجاوزوا الامتحان وتعملوا ما ينابه أو باتي بشرب. يعني كان قال أولم أو لا تذكره وكان ربك بصيرا الله عالم وداري بكل شيء وحتى في هذا الأمور حين يجيل النبي ابتلاله ويجيلة كله وداري بكل شيء لكن فيه امتحان وابتلال الأنبياء ايه وكان ربك بصيره يعني ما مهما شلت من ربي ما هو داري هو داري ناخذ بسوه كذا وبيتعارض وبايجي كذا لكن قدوه قدو امتحان لكم وابتلاه نعم نعم صح وايضا حين يقول واحد جعلناه امتحان لكم قلت له اتصبروا وانت متصبر على ربي داري ما هو مسألة منها بلا ما درت انه اي يدري ما يعلم امتحان لكم يعني من هي يعرف هو داري وما هو وعارف لكل واحد ايش بايسوي لكن تدوها بجلس الإنسان اختار طريقه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الهنا الفرقان صفحة 362 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انذر علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروه انفسهم وعتوا توا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يوم عيد خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام تشقق تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم عيد الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه واخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرُّسُلَ ورغناهم وَجَعَلْنَاهُمْ للناس آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظالمين عذابا أَلِيمًا وعادا وثمودا وأصحاب الرَّسِّ وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا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 ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لكائنا اصل الرجاء في اللغه التوقع للشيء المرغوب اذا المتوقع الحاجه مرغوبه بيقولوا رجاء واذا المتوقع الحاجه مكروهه بيقولوا لها اشياء واسمه لا اشفاك اشفاق هو بيقولوا ترجي هو الرجاء والترجي فقال ذي ما بيرجوا لقاءنا يعني ما بي ما الخير في لقاءنا ما بينتظروا إن احنا ب... يعني ينتظروا ثواب الثواب الحسن ما بنتظروا الخير من لقانا لأن ما بيتوقعوا به بيقولوا ايش ما يعني ما بينتظروا خير إما لأن أعمالهم سيئة ولا لأنهم كذبين بالمرة قال قالوا إيش لو لا أنزل علينا الملائكة إيش دي ما بي يعني كأنهم ما بي ما بي الآخر إيمان حق ويفعلوا ما إيش ما يكتفيه الإيمان باليوم الآخر فإذا ما بيبالوا وبيقولوا لو لا أنزل علينا الملائكه أو نرى ربنا والله أنت على أمياء قالوا له ليش ما ينزل ذي ربي ملاكه علينا أمياء والله ليش مرة ربنا؟ فلو ربنا إنهم عارفين يعني هذه الأشياء ما بلاقدوم من التعمد ما وضع فيه من هذا التعمد يعني ما هو مسألة إنهم اشتو اشتو أدلة صدق ومع أشياء تحصل ما بلايشتو يب أشياء مستحيلة يعني بيطلبوا أشياء مستحيلة ليه؟ ليه ليه يعجزوا يعني هو عذر لهم في عدم الإيمان بالرسل لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني في ما بالله عناة فيهم. بيدور ويشيت حق جيوبه. لحد أنهم بيطلعوا أشياء مستحيلة. يقولوا طلوع رؤية رب الله. قال لقد استكبروا في أنفسهم. بين الله. قال ها في الواقع هم المانع لهم هو التكبر. تكبروا أنهم إيه؟ يتابع هذا الشخص وان يكونوا من أتباعه ورادوا أن يبقوهم الزعماء والكبار ما بل هذا الأمر ما قالوا لجل ما هو سابر إحنا تبعه استكبر وقال في أنفسهم فالواقع هناك تكبر في النفس يعني أنفوا من متابعته ورفضوا أن يتابعوه لجل الهوى بس ما هو لجل إنه ما اقتنعوا فلو طالبوا ما طالبوا ماهم اشتعوا يعرفوا الحق حين يطلبوا هذه الطلبات قلوا لو كان لو لا انزل على الملائكة ولا لو انرى ربنا فقال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرة يعني تجاوزوا العتو كان تجاوز على الحد فاتجاوزوا الحدود في الظلم عتوا عتوا كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم للمجرمين المجرمين ويقولون حجرا محجورا حين قالوا لو كان يرد نزل إلينا رب الملائكة قال ما لو تنزل الملائكة يرتفع التكلف يرتفع التكلف يقولوا احنا في حساب اذا خلاص ما معبه عمل فما عمعك الله عمرك لان المتوقع من الملائكة اني مش تنزل الملائكة بال بالخير ليش ما ينزلوا بالنبوة النبوة هي خير لان فيها هدايه للناس الى الطريق الحق و النجاة والله بيرسل الناس بيرسل الناس وينزل الملائكه الى الناس ويوحي الى الـ الـ الـ الـ الـ الانبياء عن طريق الملائكه بيوم ما خير الملائكه جو بالخير فقالوا لو كان ينزل علينا ملائكه على البشر كلهم يوا الانبياء والرسل الملائكه قال هامال ما عد من نزلوا بل بالهدايه وبل بل البشره وبل ما عم جلا لا بشراء يعني ما عد فائده ما عد ملاحقين خير ما بيجوا الملائكه يعني ما عاد الثابري يتدوس برو ينفعوا يلهم فائدة منهم يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم أيضا الميرمي خلاص ما عب يعني ما عدهم مستفيدين ولا عدهم جالهم فائدة ولا عدهم لا يحق لهم خير ما عب لا باجي ما عب الله ما عملوا يعني باجي أصبحوا أيش معرضين للعقاب قالوا يقولون حجرا محجورة قالوا حجرا محجورة هنا يقولون مما أن تكون من هذا الكلام يقولون يعني هؤلاء الكفار <تصفيق> قالوا ما حين يروا, يروا الملائكة خلاص نهم من ايش ما عم من رأي البشراء ما عم جاء عم, عم بشارة ولا عم امل في الصلاح ولا في الهدايه ولا في النجاه ما عبد لا خافوا ورجع يقولوا حجرا محجورا قالوا كان عادة العرب إذا جاء هو وصل عند واحد ودو خايف منه بيقولوا حجرا محجورا يعني بالحين اذا الحين تقول أنت محجور بالله تقول واحد ذا الحين اذا انت خايف منه ولا تشتي تنجى منه تقول أنت محجور بالله تقول كذا عندنا فهم كان هم بيقولوا كذا خصوصا في الأشهر الحرم اذا لقي غريمه وخاف منه وبد تشي يعني قد موسور قد خايف منه يقتله والله قال حجره المحجوره يعني انه في بي يعني بيتمنع منه بالحين ولا أنت محجور <متنع منه> آه انه يمتنع منه يعني كان يحجره يقول له يمتنع منه فقال كانوا بيقولوا كذا العرب كل ما لديه خطر ولا شيء يقول حجرا محجورا، يعني بيطلب منه انه يمتنع كأنهم ما بالله ولا شيء آخر فقال ها حين ها حين بيجعوا الملائكة مع ابلا بيروا العذب وحين يرهم مع ابلا بقلوا حجرا محجورا، ولا ما هو نافع هذا الكلام حجره محجوره قلنا بيتعاش يعني بيحاولوا اني الى الله ولا يثؤمن انهم يحاولوا يطلبوا ان هي إنها لا انه فيهم فيه مكروه يتنجوا فهنا اولهم دار ما نافع بعض المره يجود خلاص يدوي على زين واحد بده متعود يلاقي خطر يقول حجره محجوره لا رحم عبد كذا هي الملائكه فاذا لا يطلبوا الملائكه لا يجي الملائكه معمد الحكم خير باجي قدو مع بلاعقه لا يوم يرون الملائكه لا بشرا يوم أذن المجرمين ويقولون حجرا محجورا بالتفسير تفسير اخر ليقولون ان الفاء ان الواو الضمير في يقولون للملائكه وهذا تفسير جميل قال حين يرون الملائكه ما عدي جالهم بشاره بخير ولا عندهم بل بيقولون الملائكه حجرا محجورا يعني ممنوع ما عدي بشيء لا توبه ولا عمل صالح ولا عبي شيء ما عاد معكم لاش عملكم خلاص ما عب شيء رجاء ولا به رجال بشاره ولا عبه عمل في الصلاح ولا عبه اي امل حجرا يقول الملائكه يعني اذا يوم يرون الملائكه هذا الكفار ويقول الملائكه حجرا محجوره يعني منع لأن الحير يعني المنع قال يعني حرام محرم يقول قال يا حجرا محجوره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال قدمنا الى ما عملوا يعني كل ما عملوا من عمل هنا طبعا قدمنا ما اللخبه ما تشيد دل... بح... الفعل هناك ما بشي من لا ما بشيدوا ولا ما يستعمل العرب كذا قال في... يعني اعمالهم انهيناها لان كل ما عملوا من عمل قدمنا الى ما عملوا من عمل كل ما عملوا من عمل يعني هباء منثورا قال الهباء الغبار الرقيق هذه كاد لا يرى ما يبلا بيراه واحد كما به زارقة كما به لهج وفيه زارقة ورأيت فيه مدري شو بيه الطاير في الزارقة هذا عندك غبار ذرات غبار بالطاير هي خفيفة وصغيرة ما يبراها واحد لا قلنا بيه فيه في إذاب الشعاع شمس داخل من ثقب ولا من طاقة ولا هي فقال عملهم بيجعل يضيع مثل هلا هذا بان نجعل الكلب يعني لو عملوا أعمال صالحه لو كان بي مثلا يغيث الملهوف ويا مثلا يكرموه ومثلا الانديفيدوال المحتاج ويساعده ويسوي له وينفع ويطعموه المساكن كل هذا العمل ما ينفع البيت الحرام حين كان بالمكه كان بده به وينظفوه ويعمروه ويسووه له كل شيء ما ينفع لانه لأن ما به ايمان إذن قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباءا مثل هذا الهباء المنثور يعني ما يبقى من شيء ما بلنحد فيه, فيه يعني فيه تصوير حين يقول هي هجعلناه هباءا منثورا يعني فعلا نحنا بنقطع قطع قالوا مثل حين جوبه واحد يعني فارث بيقدم على شيء غاضب عليه نتف نتاف جعلناه هباءا منثورا حين دينا ثبناه هباء وقطعناه ومزقناه خليناه ما عبي... مع حاجة من العمل ذا يعني عملهم هذا لا صور في صورة محسوسة أه. يعني في خيلهم بلعنجوا بشي باي يجير يقب ربي قطع ما يبقى منه ولا حاجة اشتيبين لهم ان ما هم مستفيدين من عملهم اي فائدة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباعا منثورا اصحاب الجنة عيد الخير مستقرا واحسن مقيلا بعد في هذا اليوم يوم يرون الملائكه ما قلنا لكم اذا راوا الملائكه ارتفع التكليف وقضو يا ماخره كذا مبلغ يوم ويوم الحين يرتفع التكليف وقضو يا يوم الاخر فهنا قال أصحاب الجنة خير في هذا اليوم حين يرون الملائكة. يعني قلنا يعني انتهى ما ما ارتفع في الآخرة. وما عبد شيء عمل ما عبد الله جدا هنا عندك اذا اصحاب الجنه باتراهم يوم خير الخير مستقرا لهم اكثر احسن في المستقر يعني كانهم مستقرين واعمالهم كانت ايش يعني حصدوا نتيجه اعمالهم واستقروا إيش. يعني ما تناثرت عليهم اصبحت مثل الهباء واستقروا هنا ايش ورتاحوا خير مستقرا واحسن مقيلا بعد يفسر المستقر بال بالأماكن هذه بيجي أيه؟ الأماكن أذي أتى فيها الإنسان يجلس في أوقات كثيرة، غير النوم مثلا ده حين إحنا نقول حاجة الاستقبال مكان الاستقبال قالهم خير ومستقرًا وخير مقيله يعني بالنسبة للمكان المقيل. فجاء يعني مكان الاستقرار أذي بجلسوا فيه ويتحدثوا فيه بدهو أفضل أخيرًا وكذلك مكان الاسترواح ال بده يأخذ يعني يستريحوا فيه. طبعا هنا مكان المقيل في الواقع. هذا عندي ثم المديره المكانه دي يعني الوضع وقت قالوا له الان بسموها كما قد واحد تعب من الشغل ولا ذا ولا من الحر ورجع الى البيت قبل ما يره تذاوي يقول قيلوله <تصفيق> <تصفيق> هذا قيلوله لكن ما في وجيل يرقد فيها غير الى الله يرتاح فيها ولا يجلس هو له فالاخر في الواقع ما بشينا اصحاب الجنه ما بشينا في الجنه لا لأن النوم ما بلا في الواقع التعب بيو بترهاظ في ورجع ويرجع واحد يهذا هناك ما بيشي تعب بقى يراحة ولا ذواته فما ب ما بشي مثلا فجينا ما بنهنام في إذا المقيل هنا وإيش معناه حين قال المقيل ما يشتينه بيرجع يرقد ها لا لا ما بلا إنه بيساعد واحد اللي بي بعد التعب يبعد التعب مسألة النام ليه للتعب بس الآن الإنسان يريد أن التعب لأنه التعب يبعد التعب أرهب يقب بالتعب فالجيس وإيرهاد يقول النوم يبعده لو ما يقول واحد يجي له واحد التعب ير وعصابح عصابة تتعب لو ما بحركه ولو ما بشي يعني إذا طول واحد هارق مدها طويلة يعني بيجع يتجنن فما بلا نوم كأنه تهدئها للإنسان هناك ما بشي تعب ما بشي تعب في ال في الجنة في جو في راحة واسعة ويعني متعة مستمرة اذا هنا وجه المدير قال المدير ما بلا مسألة الاسترخاء يعني حين يرتاحوا وكأن حين يجلسوا إلى أهلهم يجلسوا بس. مع بس تعا مع نساءهم قال ما قال مسألة استر... قال هنا بالنسبة للجنة ما بلا فسروها بعض قال بعضهم الاسترخاء يعني مع النساء يرتاح ويجلس معها لهم مع نساءه هذا أقال أهل الجنة أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسنوا مديلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ إذن الحج وكذلك يوم تشقق السماء بالغمام يعني حين ينزل الغمام من السماء كأنها تشقق بيخرج منها بينزل الغمام من السماء وبيجي في خلال الغمام هذا يطلع ملائكة يعني هذا يودو ما وقت التكليف قدر ارتفع التكليف حين ينزل الملائكه على الناس في ولال من الغمام تي من السماء كان السماء تشقق ويخرج منها الغمام ويما تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا تنزيل تأكيد اج انزالهم من السماء هناك الملك يومئذ الحق وللرحمن الملك والتصرف الحج ذي ثابت ولا وصدق هنا هذه ملك حقيقي كأن الملك في الدنيا ما هو شيء ما بلا شيء مؤقت ما بلا مذيء عاري تحصل على شيء لو ملكتا بادي قلت قلت وخلص لكن الملك هو لله والملك الحق الملك هو إيش يوم ما الحق الملك يوم ما يزين حق وثابت ومستمر قال إيش للرحمن إذن الملك هنا هو هو للرحمن هو هنا باي ايش يحاسب ويعاقب ما بلاش يقول لنا أن مع ان الله بايعاقب المجرمين لكن ايضا هو رحيم ما يمكن انه يظلم احد فهم مهما كان عقابا فهم مستاهلين لهذا العقاب و وهم يعني فقال نبهنا حسب الملك للرحمن انه ما هو حاصل عليهم ظلم مهما كان عذابهم بل هم ايش مستحقين لذلك العذاب عبر حين قال للرحمن <تصفيق> ما قال لله ولا للقادر ولا للعزيز. ينبه انه ما وجاء وي... ايه إنه رحيم ولا يتنافى بي... عن الرحمة ف... ايه تعذيبهم لأنهم قلوا يستحقوا ذلك الملك يومئذ الحق للرحمن كان الرحمن خبر الملك للرحمن والحق صفه الملك. الملك الحق في هذا اليوم هو للرحمن وكان يوما على الكافرين عثرة قال فجوا يوم شديد على الكافرين لأنهم تبدأ المعاناة بقوة شدة يعني تزد... لو أو تزيد فيها المعاناة وشدة يوم يوم اليوم ال يوم البعث كان يوم يوم البعث ويعني وينزل عليهم الملائكة ويخبروهم مصيرهم لا كل لا ما عثر ما عليهم <تصفيق> <تصفيق> هو يعني في الحساب لكنه قال اليوم <تصفيق> كثير اليوم باقي يكون هذا اليوم شديد على ليش لقاء اصحاب جنها يا يعني كأنه في المرحلة يعني الاخرى إيه من هيني يرى الملائكة انت انت التكليف بده وقت حساب وحساب فقال إيش أصحاب الجنة قال في مكان حتى في حتى في نفس المحاسب والعذاب عثنا الحساب فأن معهم جاسم في حدائق المؤمنين في حدائق ومعهم خناب وبين الشجر وبين كذا وفين مرتاحين وفتانين ومكيفين وذولا في شدة ما بعدها وقت الحساب فلنقالوا في شدة يام الحساب ورجع أول شيء حين يسوقهم إلى الحساب فلن المحشر ورجع فالمحشر ورجع حين يسوقهم إلى يوم القيامه ورجع يعني إلى النار ورجع فالنار ما أدأ شد منه أنا لا أحد تفسيره أحد عدد من الجن لا سهل بل قال أسحب الجنة يا قال اصحاب الجنه بس إن المؤمنين الجاد ناقص اللي بيفسر يعني في حتى يعني نفس المأثور في عندك جالسين في اماكن بين بين الشجر بين مجالس ومعهم كذا قال ان وقال في يوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني تحدثت مع الرسول سجيلا وفرجع لهم برجع يبين هذا الأشياء في هذا اليوم هم بيطالبوا باليوم لكن بيطالبوا بالشيء اللي لو يجيبوا يجيب يكون نكال لو يحصل لا يكون نكال عليهم هي طالبوا بالملائكه تنزل ما قالوا لا تنزل مجيء لكم يجئ يوم حساب وعقاب وجتنكيل قال يوم عبد الظالم على يده ان الظالم من يد احط على يده من شده الندم وراثه هنا بيقولوا يعذب الظالم على يده قحط اليد هو كنايه عن الاثم عن عن الاسف وشده الندم كنايه بيقولوا بالفرق بهي تعابير بيقولوا كنايه وشي بيقولوا مجال. التعبير دي هو كنايه يعني انه هو بايمكن يقول المعنى الحقيقي في بيقحل على يده وجون مقصود به الايش الندم وال والحسرة. إيه. جنباني. إذن معنى عبد الظالم على يده يعني يندم ويتحسر ولا به معنى إنه عبيك حطيته. إيه. هذا بيسمى كناية. ما به معنى من المعنى ال والمعنى الآخر. لكن ما في المجال لا بيقولوا فيه المعنى الحقيقي ما مسافر. في المجال. إيه. إذا جاءوا معنى إذا هو معنى مجازي. نعم. آه قال إذا هنا كناية عن شدة الندم وسواء بيس بس بلو ما بعذب دم ولا ما معذب لأن بيصور لنا هنا حين عبر بذا تعبير أنها بيجي ندم شديد كان هذا في الكناية قال ويوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذتم مع الرسول سفير جاء يقول يا ليت والله نيت اتبعت الرسول وجيت اتخذتم السبيل واهي تابعت سبيل الهدية يعني يا ليتني اتخذت طريق الحق يا ليتني تابعت الحق وتابعت نعما ليش يرشدني الى الحق يا ليتني لا, إيه لا, لا يا ويلاه يا ويلي فامه يقول يا ويلتي يعني براء خلاص بده هلاك يا ويلاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هنا بيقولوا فلان كان كنايه عن شخص معين يعني كان كل واحد مجرم بيرجع يقول ليت والله ما سارت فلان خبر باسمه بعي خبر باسم فلان إن بجيل الناس قرية السوء ذا بيأثر على كثير من الناس هو بيأثر على كثير من الناس بي بي مثلاً بيحرف عن طريق الخير قال برجع يقول لي يا ليتني اتخذت سبيل الحق واتبعت الرسول واتبعت طريق الحق هذه هذا إله الرسول ليتني ما سايرت فلان وذكر اسمه وكل واحد معه واحد معين يقول فلانا بيكناية عن ده بيقولوا ده كناية عن شخص معين عن عن علم لا في أكثرهم البعض بيجيهم <تصفيق> عن كذا بيجي ب بي... إيه بيأثروا <تصفيق> يعني لمن أدخل فلانا خليلة لقد أظلني هو بيقولوا به بهالرواية حسنت إن كان به واحد قالوا كان بصادق النبي صلاة الله عليه وعلى آله ورجع ضيف النبي النبي مر يأكل قال لا إله بيتلم فانطق بالشهادة زي بدي يأكل من طعامه قال انها قال وقال ايه قلت شهده لا إله إله إله الله شوعة من الضيف من رسول الله واستحاوه وانطق بالشهادة مع صاحب آخر من كفار أفتلت فيه وقاطعه ذم ذنب كبير وقال لماذا تسبر كذا؟ قال ما بالله ما يسبر، ما مطعمه يأكل انا اجتناق بالشهاده عشان سينجل هزة قال ما عده يعني ان يقول الباقي قاطعه ولا عده مسائر له ولا شيء إلا ويروح يدعس على النبي قال يدعس على كذا ويبصق في وجهه والله في العيعد وكان صديقه جار قال وراح رنى النبي ساجد ودعت على وفعل ما قال له عنه صعبه فهنا رجع قال النبي رجع بعدها قال يعني لا أضرب لا لا أنه بالسيف ولا على أنه بالسيف إذا, إذا رأيت في غير مكان أني بأضربه بالسيف ورجع قال في معركة من المعارك أمر أمير المؤمنين بقتله وقتله هذا الشخص فهذا قال بسبب صديقه حين يجيني يتمسك بصديقة ذاك بصديقة ويتسمع له جاء ومصيره يا هذا سبب خاص ولا يفسر على هذا السبب كل صديق وكل قرين يدعيك الى السوق برجع تتندم يوم القيامة وتتمنى أنك ما عرفت أنت هذا وأنك ما صادقت أنت يا ليتني يا ويلتا ليتني لم اتخذ لأن الخليل لقد أضلني عن الذكري بعد إذ جاءني قد يا عاني الحق وعرفت الحق وكل شيء مثل الحين بيقول معنا احنا عارفين الله الحق واحنا عارف الله الصدق واحنا عارف الله المفروض ويجي يقول لك واحد يضحك عليك سبل كذا وما عليك شيء وكذا والناس كمعه وما بل الدنيا وزيقر ومدرياه و... ويضحك عليك والزاري في الصدق ما هو مسألت ليه ما عرفت قال لقد أظلني عن الذكر يعني الحق والهداية بعد إذ جاني. بعد ما جاءني الذكر وكان الشيطان انسان خذول ورجع وقال وهكذا عادت الشيطان يخذل الانسان يورطه ورجع ما عاد ينفع ويجي يمرجع يمرجع ينفر به ولا عاد يبالي به بل برجع يعير حتى <تصفيق> <تصفيق> لا بيصبرني عاد لا بيصبر بيصبر الشيطان هنا عام قالوا سواء بس بر الشيطان سواء الانسان شيبان و... انسوا الشيطان بير إنس هناك كلهم بيرجع يغار بيرجع ينضرب واحد بلا بيورط الواحد ويرجع يضربه ما عاد مسوين له شيء في اي جار يجي يقول لك ما عاد هنافع لك إذا قد ودكك برجع يفرتك ما عاد هنافع لك برجع ياخذ لك اختل حاجه ما هو الشيطان الانسان اذا انا ما هو اذا ايش هو لك كان الشيطان الانسان انا سالف بيسب الشيطان الشيطان الانسان ولا الإنسان؟ ولا الانسان يجيك ولكن اخذ الانسان اخر <تصفيق> وربما يقول ان هذا بسبب الشيطان الذي بيخليهم كذا بعينه ويجعل الفريق سوء ويشجع على مصادقه اقرناء السوء الشيطان ويوقع في هذا الامر ويجعل يتبرا منه وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القران مهجورا هذا يخبرنا الله قال, قال الله بيقول للناس بيقول قال الرسول يعني بيشتكي الرسول هذا الناس كأن يعني يريدنا أن هذا الأمر ما هو سهل إن أمر هجر هجرة القرآن يعني بيقول يقول بيشتكي النبي منكم فعلا بيقول وقال الرسول يا ربي إنقوم قوم يتخذوا إن يتخذ هذا القرآن مهجورا هجروه إما ما بيقولها هجر أكثى في له وعدم لا معنقار به أو ال من الهجر بيقولوا هو القول فيه بالأش بال بالذم هني فتى يسويه بيقولوا العرب إن في هجر يعني بتكلم كلام سيء يعني يهجر إيه إيه من الهجر يعني الكلام سيء يعني في التحذير مهجور يعني التح قالوا فيه بكل قل بالأقوال سيئة فبعد برا معناه من يعني تركوه او ايش ولا ذموه بالنسبه لكم محمد اتحدوه يعني كانهم جعلوا شيء شيء مهجور يعني قاعد فيه مبالغه اكثر من قالها هجروا جعلوه شيئا مهجورا يعني كانوا مسويوا بالشيء هه المبارك انه جعلوا شيء بده يجعلوا شيء, شيء مهجور إما يعفي مباراة ترى نحنا يقول هيجروا القرآن يعني ولا هو لغة يعني. ثم التحذو مهجور يعني ترى تجعله هكذا يعني كأنه يعني جعله يعني ما عب أي أي نظر له ولا به أي اقترب منه التحذو هكذا يعني جعله شيء مهجور فرق حين يقول هجرت الشيء ربما يجي قليل ولا في بعض الحالات لكن الحين يقول اتخذته مهجورا يعني كانه يعني في حاله مستمرة دائمه قال وقال الرسول يا رب انكم يتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كان هكذا ما انت الوحيد كل نبي بيجي له ناس بعاده من المجرمين بيقوموا بده ويحاربوه. ويقولون فيه في كل كلام سيئ ويدموه ويدموا ما جابه بيجيلها كل واحد يجي لهاش عدو من المجرمين لكن يكفيك رب اللي بيهديك وكفى بربك هاديا كنت تدبي هديك يكفيك الطريقة اللي بيهديك له ما عدها احسن من هذا الطريق وايضا نصيره ثق انه بينشرك عليهم وايش ولا تخاف من شيء إذا أنت يعني يكفيك إنك إيه مع الله، ودرجة إن مع الله يكفي في الهدية وفي النصرة. ما عاد بالشهيدة في الهدية في الله، ولا النصرة عند النصرة الله. كيفنا سد الجليد؟ وإنج... كيفنا سد الجليد؟ وين؟ جعلنا الله الجليد. زعم يعني إيه؟ جعلنا لكل نبينه ناه؟ نايف... إيه. يعني يعني جعلنا ما خليناهم على ما رادوا وتركناهم هكذا؟ أيه تركناهم وخلناهم يقولوا ما أرادوا ويفعلوا ما أرادوا وهو من ال... كان يفيد إنه أيضا من الابتلاء أيضا من الابتلاء أن الناس يجمع لأن الأنبياء أيضا ولا إيش والهم إن يجي لهم أعداء هذا ربما ما إنهم اتخلي معناها عنها اتخلي هجوم فيها معنا الجالهم أجعل. أعداء يعني خلاهم يتعادوا وما كانوا من ذلك وجعلهم أيضا أثالب وكان عم شيء حللو به وشيتعذروا به وكذلك جعلنا يعني مثل ما جعلنا جالك جعل هؤلاء يتعذروا به كل النبي بيجي لك لا هذا ما استغليه على نبي الله يعني ما أنت الوحيد قال هذا كذل كل النبي يعني مثل هجر مو عدا وتملك و كذلك يعني حين قال الكهيل قوم يتحدثوا هذا القرآن مهجورا يعني هيروه وقالوا فيه بكل شيء وما عملوا به يعني كان ها كل نبي يجعلك هذا بيجي العدو ويجي تقوم عليه ويقوم يدور يدور ولكن يكفي الناس مع هدايا من الله ما عدا أفضل الهداياته ويكفي النهايه إنها الناس اللهم وكذلك النبي لا وكذلك مثل عداوتهم لك مثل ذي تملك في كلامك بكذا وكذا جعلنا لكل نبي أعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القران جمله واحدة في بينات حل لاكن كذبوا لهم حجج واهيه اي كلام أي كلام حتى ما هو نافع لهم يعني ما بللنهم يعني قد قال لنا هم في أنفسهم وبحاجة في أنفسهم ويدوروا لأي مجبر يردوا به سواء سبر بعض المجابر ما بتمتغض من مرة ولا يساب لهم نعم يعني حتى حجج ضعيفه ضعيفة ما هم يعني لذلك ينظروا هم يعني ما بإذنة يمكن على أنهم قد قالوها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لماذا هل كان ينزل عليه القرآن كله جملة واحدة؟ القرآن كان ينزل على النبي. قليل قليل. بسبب الوقع والأحداث. بتنزل آيات وبيجي يوقف ويجي بعد مرة وفترة ويجي حادثه بتنزل أحداث ايات وهات اكثر أكثر عشرين سنة أو أكثر. جلسة القرآن ينزل. الكتب السابقة كان ينزل كتاب كذلك لكن كتاب من السماء ينزل بالورق. كلها بتنزل على الكتب ما ما بده يكتبوها والله واحد بينزل كتاب السماء ما الأنبياء إلى موسى جراموزاوي عيسى وكلهم وداود كان قال داود وداوود كلها كانت الكتب السماويه بتنزل من السماء بجمله واحده هذا لا ايش تيعرضوا ويدورون المحجه قالها ما له كذا ليش ما كان نزل كلها مره واحده وش بايع على هذه سوا مره واحده ولا تفرق يعني ما هذا هذا حاجة تؤدي إلى بطلانه إذا قبض دليل أن أن ما هو من كلام بس يقصي المفرق المنطق كذا قبض دليل عن هذا الكلام من عند الله ولا يجد أحد يسبر مثله. ما أحد يحتاج يوجه إيه؟ ينزل جملة واحدة والله بل بالعكس حين جه هو يعني حين جه هو بينزل مفرغ ولا يسره يجي قليل القرآن قال سبروا من ذيء ومشترون فكيف إما حمين ذلك؟ زل... لو عدنا ذلك كله وإيش من يثوه؟ جمع <تصفيق> قال يعني قال ذاك قال... قال كأنهم قدروا على أن يأتوك مثله المبرق ما عبر الله؟ <تصفيق> كان جل جملة جل... جل... جل... جل... جل... جل... جملة ما أذي ما جاء ما استروا يهبون مثل بعضه كيف إما عدى جاءوا كلها جملة أنهم باستروا يسبروا يعني ما هو أذي ما بايعجدوا قال مستروا لا يهبوا لا مثل بعضه ولا مثل كله كلها صور نعم قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزلناه كذا يعني هناك أن قال لكن الله يعني كان بيقولوا ليه نزل مفرغ كان بيقول لماذا ان نزل عليه القرآن مفرقا قال كذلك يعني أنزلناه مفرغاً مبلغ هذا يفهم من المعنى حين يقولوا لو لا نزل عليه جملة واحدة يعني نبي يقول انه نزل مفرغ لا قال كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا هنا مبلغ من المعنى ما وكذلك يعني انزال جمله قال كذلك يعني نزلناه تبثي لك الطريقة وهي مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتلا قال ها نزلناها مفرق لقد احنا نثبت به فؤادك هذا واحدة تثبت به فؤادك يعني نضمنك وفي كل في كل المواقف في مساعدة يا رسول الله وفي تقوي له حينجي في كل موقف يجي الواحي وعبده يسانده في, في كل موقف. هذا أيضا فيها قالوا فيها أن في سحر, سحر الحفظ، الزمان الشريف سار ثبت به وادك لأن السحر له. لان لأن النبي قال ما كان بيصير يقرأ ولا يكتب. الأولين كان بيقرأ الأنبياء موسى وعيسى كان بيقرأ الكتب. تنزل على الكتب مكتوبة هم يقراها كيف ينزل على ذا وما بيصير النبي محمد. إذا هذا النزل ينزل يستر يحفظ قليل قليل. قلي أيه يصير يحفظه؟ ما ينزل كله مرة واحدة. يعني ينزل الكلام كله أولا ما زاير ما نزل فيه كتابه ما بقال نزل ايش في فلوه ينزل كله ما استريح فضل. قال اذا نثبت به فؤادك من المعنى إما معناه نثبت فيه يعني نطمنه ونقوي قوي فؤاده ونقوي موقفك وحي تواصل مع الله وارتباط مع الله والله يدعم فيه كل موقف ينزل على الواحد تثبيت التثبيت للقلب وتقوا له وتشدي وشد للقلب ورثب سبيه فادك ورثلناه حتى قال بنرسله ونجيبه قال يعني بنجيب كلام يعني ايش قليل يعني بن ما يعني نحن بنمططاه الكلام مفصله هذا الكلام واضح ما بنقول بسرعة ندرجه دايق اه ليه نجيب ليه فتلنا على الندى فتلنا وصرتلاله يعني نحن نذننا عليه صوره واضحه ومذهله وفرجناه وما اضطنا هو ما غير لي قليل قله اه الله <سؤال> إيه الله يعني نزل جبريل انه يرسل بهذا الأمر هذا الطريق رسل إلى النبي محمد تكلم معنا نزلنا على النبي ورسلناه يعني بنجيبه ونقراه له صوره واضحة من يعني كلمات مخارجها خارجها ونحن بكلمة بعد كلمة ونمططة سليل وليس تأثر لأنه يجي في إيضاح أكثر تفهم أكثر هذا إذا عادهم ما يتفوق إنه لا ينزل كله كله كاد ما يجي للترى القرآن كله ونبيره على كله ذهرها واحدة إلا هي ما بلن فيها في الاتلاوة هذا يمطط واحد الصوت ويمدود ويضاعه قنان وكذا بيجيزة متدر الصوت وتمديد له إضافة أكثر ربنا بس بس. جبري. جبري. لا؟ الله ربما يجع فيها نحن نعزم تمام العله نحن نربطها بس. كذلك ينذبس به فؤادك ورسلناه ترسيله لا لا هما مفرد له لا نزلناه مفرد ومرسل احنا <تصفيق> هلا بسبر نحنا ومرسل إحنا إذا هذا الأشياء تبتدي إنه هنا مفرج ومرسل يعني باجي إذا الجمع للشيء صعب ما هذا طبيعي إنه يجمع كله ومرسل يجيب كله ويرسله تذكرتيلي في ناس معكفرة مشينا إذا تعلنا المقصود بتأني المقصود بتأني ومتابعة الأحداث وآه وتسمية ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحج واحسنت السيره قال بيقول للنبي اطمئن ما هم جايين لك باي حجه ثم مثل يعني كانه قال غريب يعني في هاي شيء من الحجه وبتفننوا في الحجاج حقتهم وفي المعارضات والاشكالات. بيقول النبي بيطمن الله بيطمن نبيه قالها ما هم جايين لك بحجه يعني من حججهم ولا بشبهها هذا المثل قالوا غريب عاد كان مثل يعني كانه الكلام الغريب هذه فيه شيء من ال... يعني في شيء من الغرابه قال ما نجي لك بأي مثل لو جينا لك بأي قال ولا تكون في المثل إلا جئناك بالحق بانجي نجي بالحق يعني بال كيف ترد عليه وتستر لان بيجوا بالباطل بانجي لك بالحق واحسن تفسير قالوا احسن احنا تفسيره بيجوا لاق مشكله إذا يتاملها واحد وش يعني تفسير تفسير واش فسر مثلا فلات هناك مثلا لا هنا قبل حق احسن تفسيره عليه كلام أحسن بالتفسير همي كيف قالوا دي معنى احسن تفسير هنا بعضهم بيقول التفسير يعني تفسيرا يعني احسن معنى اللي بيقولوا تفسير الكلام يعني معنى الكلام بعضهم قال كلام مزدمش وبعضهم قال كلام جميل فالتفسير يعني عظيم معنى عليه هو لا قال بنجي لا ينجيل لك مثل بكلام إلا ينجيل بكلام أحسن من نفس المعنىه هذا تفسير معنى تفسير معنى آه. كلمة تفسير وكلمة معنى بفراده يقولون تفسير الكلام يعني معنى الكلام أو هذا احتمال واحتمال آخر يجبون معنى التفسير قالوا معنى يبقال في أحد اللغويين معنى التفسير أو تفسيرة الشيء هو أن يكون مطابقته للحال مطابقة أي يعني أن تحكي الحال تحكي الحال الواقع أن تترجم للحال تحبر إيه تجيو معنى التفسير هنا أحسن تفسير أحسن مطابقة للواقع ما يجيو لك المثال إلا ينالك بكلام بالحق حق وأحسن يعني مطابق للواقع وللمنطق وكل شيء أكثر من ده. يعني كان بإبناء هذا تفسير عاد أجمع ليذكروا في المطابع يعني الناس يجعلها إيه بجيو من أكثر أحسن تطابقا مع الواقع الحال الواضح تماما ما يجي لك المثل وحجه او لا شبهه لا يجينا رفع الحق و... واحسن تفسير يعني وتطابقه للعدل والمنطق والواضح اكثر من اي كلام يعني يعني مثل ما قال الحين هم قالوا ليش ما جا لهم واحده هم استروا جاب بعضه كيف عايز؟ وش باقي اذا ما جابه؟ اولا ثاني عذ اذا ذا عن عن بعضه ما يسولك يا كامل بقى يعني في يعني في أبلغ. أبلغ. هذا بقى يعني ما يعني يكفي الاعجاز يعجزهم بعض هذا ابلق هذا ابلق في ثاني احتياجي ما ذا بينقلب عليهم كان بيقول هذا ابلق اني مفرقهم ما يا يا مثل جاءوا جواب عليهم من كثره فقال ما بيجي اذا ما هم جاين بشوفها الا جواب مقنع واضح كان حتى تضمين للنبي اطمئن ولا هم جاي لك اي اشكال لو نبلك يجيلك بالحق بالصواب واشياء طابق الواضح وطابق المنطق اكثر لا لما في به ما ذكر ربما انكدو واضح ولا ولا اختفر ما قال ولا انكدو قال لما عدرته حديث او شيء قال يعني كانهم قال كأنهم ايش استطاعوا ان يأتوا به مفرقا حتى ينتقدوا ليه قال قال كأنه أن يجيب مثله ما فرق قالوا لا قال كان يجيب جملة واحدة تعالي لك ودي عندك هي باشبر ما ما الشيء زعم قال الشيء يربي له يعني إنها لكم كله يجيها على هذا هو أفضل أفضل من هيك يتابع جملة يقول إنه يستطيع إنه مع الأحداث مع كل حدث ويثبت يعني ماذا قال الماضي الماضي لكن ولا أسمع الله النهارين بيها نفس وسعي في استعلى بيها حين رد عليها رد عليهم الجواب مجنح يعني فهمت قالها والله كذب يعني ذلّ في البال كل ما جاء جي ما جي بالصحيح إيه مثل تعني من ماذا كان هم قال الذين احسرن على وجوههم إلى جهنم أولئك شربوا مكانا وأظلوا سبيلا حين اشتلتوا في النبي وقلوا وذلك كان ذي له لو لا أرضي عليه كان ذي الله لو كان متجاوه لقد قسمت تنقيس منه قال هادوه لو عندك الذين احشرون على وجوههم هذي برجاء احشرهم ربي على وجيهم يعني في حالة مهينة فيهم على وجيهم ايه والله توقع حالكم في المحجر ما ما عمل بل الله ومهانا نعم هو الله ومهانا نعم بل الله ومهانا زوجهم يرجعهم على وجوههم وجيهم الذين قال قال الذين ينكرون على وجوههم الى جهنم ولا يكشرون مكانا اظل مظلا هذا لمشرار وهم دائم يحتقر منها ما هو النبي بي حين قال لكم ما جاء جعل جو فقيل ولا قد آثينا موسى الكتاب وربما يشتينها حين يقول يعني لا شيء من التجوز حين يقول ايه شفن هذا يشرب مكانا الله سبيلا اي يعني شر مكان من النبي هو النبي ما مكان الشر اطلاً هم التاته في النبي وقالوا ان الفجير ان قال دعوة كان قال عدي براجع انتو برجع تروا نفسه بسجروا انكم انكم شر مكان من اللي باتائه لانكم بتعتقدوا انه مكان السيء والله ما بيشي مكرافة تمام ولا ايشي ولا هذا المعنى احنا ما بتقروا انتم المكان اللي بيجعيو ايه مكانك فترة حين الفجير طلع اسكل اينو يا على وي هذا كان من دايدو يناسب اللي آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا يعني كان عندها فيها استدلالات ايضا نربط اختيار بيجنا هذا آتينا موسى الكتاب نبي وارسلنا عدنا كتابه من البشر وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقول أرسلنا له كتاب جملة على مدار. يا ما مستهز جملة. يعني مش بالنسبة للإرسال إنو... إنو عليه. عليه. على بشر قلت كت... أرسلنا موسى. إنه مستنكره ليش بي كبير على بشر قال هي قال ليه لولا انزل علينا الملائكة. وإلا جامح ملك. قال هذا كذب. قلت أرسلنا موسى. وجعلناه خارون وزير. فقلنا له بائر القوم الذين كذبوا بآياتنا إلى فرعون وقومه فدمرناهم. تدمر ا قوم يدعوا الى اغامهم ويدعواهم الى الهدايه فدعوهم فانكروا وابولهم بينات وابوهم الادله الواضحه على الحق ورفضوا فدمرنا اذا هذا شكاية فيها شيء يعني فيها اولا نهر كبير الرسل من البشر ثانيا ان قومهم ايضا كذبوا ما على كلام محمد حين كذبوه فهذا فيه في تهديد لهم تهديد لهم يعني حين انهم إنهم قد فعلوا مثل ما فعلوا الآن وكان جاء أيش قال المعذوبة عاجز ودمرهم الله الدنيا وقوم نوح لما كذب الرسول أغرقناهم وهم كذلك لا أقول كذب الرسول يعني كأنه احذرو من مخالفة ال من مخالفة النبي والإصرار على معاندته وقق... إيه قال إنه باش برجل إنه إما أنهم بيكتبر رسول من مرة؟ عن سلطتهم طبيعية؟ لا، ما بيربط يعني حين جي كانوا ما قاعلون منا برسول ما بيربط ولا غيره من علمه. عنده الناس ينكر رسالة تماما يعني الناس ما هم بدنا ينكر ال الاله من مرة؟ يعني ما من من برسول. وكذلك الناس بي من غيره لكن بدر ما بيحضر من مرة. هما أن يكون هذا أو يكون إنكارهم للرسول للنوح هو إنكار للرسول كله. ربما هذا المعنى أنه من أنكر الرسول قد أنكر باقبره كأن التصديق مرتبط بعضها بعض وبعض. إذا صدق واحد ما بلا يؤمن بالأنبياء جميع ما زالوا يؤمن بعض وإيه ينكر بعض يعني ربما يوم التجوّد إنكارهم للرسول الله للرسول الذين مكذو إن كان من أنكر الرسول جميع ولا ينكر الرسول كلهم، كل ما هو بلا ينكرونه لقد ده ها بينك رسول ما بير با برسول ما ما في احد قالوا بالرسول قال لن... لا, لا. والله نوح قال أنا رسول قال ما ما جعلنا لك رسول اصلا هذا كثير رسول لا ولا غيره ما بيرن البشر مره ايه انا زعلت لا يعني يعني برضو نلاحظ ما هم راضين ب... من البشر. من يعني ما البشر يعني... ما أحد من ودول كلهم السابقين ما, كله ما آدم مثلاً ما ما كلها وما قبل قبل آدم صح بقل... ما لا قبل إبراهيم أبنى. أبنى <تصفيق> لا ربنا جال أنبياء كثير قبل أن ينكرونهم. أنما جمعنا أن نبين ربيص يعني لا. كل ذي قدر أرسلهم الله أنكره. واللاجؤو ينكروا رسول واحد وجعل الله إنكاره مثل إنكار الرسول كلهم. فقال بس أغرقناهم. وضمن إنما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. هو أغرقهم الله وجعلهم آية للناس. وعبره للناس حين رفضوا الايمان بأي ذنوح والصديقه رجع اغرقهم الله وجعلهم عقوبه يعني عقوبه كبيره وعقوبه شيء تلفت النظر آية للناس جميعا حين غرق كل الارضين فيها قال لا جعلناهم الناس ايه للناس كلهم عبره للناس جميعا هو جوجين دي بعده كيف يعني حين يضرب قسته <بس> انهم <خلص> حق كذا ورفضوا وجاء جاهل كذا فجاءت ايه كبيره للناس بنتنا قالوها قال نعم واعتدنا للظالمين عذابا اليما قال ما اجئ هنا قوم نوح لما كذبوا اغرقنا وجعلناهم ايه للناس يعني كانت آية الشيعة يعني علامه للناس ودليل على قدرة الله وعلى إيش وعلى أن يمكن أن نعجل أحياناً من العقوبة من كفر بالله بالرسل وعاد باجي لهم إيش عاد باجي لهم على علاء عذاب قال وعثتنا عوعد إحنا مجهزين لهم لهؤلاء ضمنوا وعثتنا لهم عذاب أليمة ودهو عبر عنهم بالظالم قال واحد ادنا لهم عبر بالظالمين لانه ينبهنا لأنه بسبب ظلمه هذا احتمال في احتمال يقولون مراد بالظالمين يعني هم لانه كرم فيهم يعني وقوما نوحا لما كذب الرجل اغرقناهم وجعلناهم من الناس ايه واحد ادنا لهم عذابا ادنا عنه. وعبر عنهم بالظالمين ينبهنا على ان السبب في هذا هو ظلمه لكن نفهم من اي واحد يظلم بايه يعني في احتمال ما يجيلهم في هذا وهذا يحتمال وتفسير آخر نحن يجي على الظالمين من كل ظالم ما هو بالله من المرأة وهم بيدخلوا خلوه بالأول يعني واحنا بنجهد وجهدنا لكل ظالم عذاب أليم يعني ظالم له غيره اه جهدنا للم بالآخرة نعم وعادن وثمود يجون ما يمكن نعطف على علىهم في جعلناهم جعلناهم وعن وجعل... للناس ايه وجعلنا عادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كلهم جعلناهم ايه لان كان في عجلهم العقوبات والجلم يعني مسائل عاد فهمت ادهم قوم دوم... هذولا وثمود هم قوم صالح واصحاب الرس الرس هي عن بي... عن بير. بير هي الا عباره عن بيت بيت ماء قال ذي ما له في حجار ما تصور بالحجار الحجار لا كذلك مبنيه مبنيه بعض هذه هذه ما جد يا ابو الاحيار بسموها هذه ما قال ايه هذه التي لم تطوى بئر البئر التي لم تطوى ما حفرها كذلك كانها صغيره وقليله وماء قليل ما بيجي ذا اصحاب الرش وهم كذلك اصحاب البيت وهم كذلك ياك يا الله لهم <تصفيق> لا ما لا كلمه الرس معناها هذا اللغة البير التي لم تطرق عليه من مهم بير لا, لا, بس. لا يعني بير معهم الله هل ما تلاقى تصل على التعلم؟ لا لا يجون عنه. كان لازم بير عنده حين جم عمبير كذا ورجع أصباح معروض على الناس. يعني البير. قالوا كان ما فيها ما هي دفنت بعضهم بيقول لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم دفنت عليهم يعني خيره اخذت عليه مال <تصفيق> دي طب من كان يعجلهم الله وفي هذا اذا لو هذه الدروس وايات لأن القوم محمد انهم انتبهوا عاد بدك ايش ما قال وعاد وثمود واصحاب الرش وقرون بيننا ذلك في بينهم بين دول بين عاد وثمود وثمود واصحاب الرش يعني كثير تخبر كذا قالوا قالهم يجيني ابوك وقرون بين ذلك كيفيروا وهم كذلك جعلناها من نهد اه نبات برجوع عاد المعتص على على مفعول جعلناهم جعلناهم الناس آيثل ما عسى الناس بال من عذاب علیم وعاد يعني وجعلنا عادل وثمود واصحاب الرس وقرون بلاد كذا جعلناهم أهل الناس كلهم لأن هذا ولا أصحاب مدن وأصحاب قرا وأصحاب وأجوان قد جعلهم عقوبات قد بثنى على هالناس وجمعناهم <تصفيق> كذب. ثم دمرنا لا لا دمرناهم و... لا ما يشتي كذبوا باياتنا فدمرناهم ودمرنا هؤلاء لا جعلنا هؤلاء للناس آية فاعذن ان يفعل انتقامنا لهم و جعلنا كذلك والله نوح في معطوف هذا لا عند انك باثبر ماجي اغرقنا قوم نوح دمرنا اقوامهم ف فل اغرقوا قوم ثم <تصفيق> الله اا لا يعني عاد رجح <صحيح>. وش يقول <تصفيق> قران بين الركه يا رجل سلموا فدمرنا برنامج ولا قوم نو يعني دمرنا قوم نو لما كذا بطش اغرقنا وبيان كيف تدني لكن نجي قال وجعن اهل الناس اا واعظم للبارين عذاب من عليم قال وعهدا يعني كذلك جعل عاد يعني تموت على اصحاب الرس و قران بين الركه كثير جعل ايات للناس تفجع اهل الناس حين حين قالوا اللهم عارفين الخيرات من الغفران للسادين. اتناقلوها آه. اللهم اللهم. دم الله دوم هذا. وسنا دم الله قال هذا لا كذلك. وقال وكل أن طربنا له الأمثال كل كل من هؤلاء ذولا رجال تدمير رجال مقوما. بنضرب له الأمثال يعني بنبين له الحق بنبين له بصفاه عجيبة. كان المثل الشيء العجيب. الصفحة العجيبة كان بنبين لهم حق بطريقة عجيبة وبصفحة عجيبة فيما يعني كانها واضحة فيما رضيوا فدمرناهم يعني كلهم قد بلغناهم ووضحنا لهم واضحه واضحة وادلة واضحة فكذبوا فدمرناهم في الدنيا أو تبرناهم وكلهم ضربنا له الأمثال كلهم قد هبنا لها عدلة وحجاج واضحة وعجيبة فما نفع بهم؟ ورجع أهلك وكلن كلن تبرنا وكلاً تبرنا سبيرها ها قلني يعني جعلناهم آية وكلهم قال تبرناهم يعني أهلك ربما التتبير كان فيهم بالغة هم تسيجي وقبعهم قبعهم ولا مذجهم ولا بسر ايه جعلوا بيقول التبر الكسار حيني في حاجة بيقول التبر يعني كأنه تبع صغار ايه اه قال وكلاً تبرنا سبيرها على التتبيرها مضطر المبالغة رحيم الله يعني ما قد ولا قد اتوا على القريه التي انطرت مطر الشتاء دار القوم ضومك قال مروا على القريه التي مطر, مطر... مطر ومطر هذا القرى ديراها وراها كيف ان الله بدنها ودمرها فقال ورقد اتوا على القريه التي انذرت الله ترسا افرن يكونوا يرون ما جاء بصفا ويرون حد حتى يتعبروا ولا يقعوا مثل ما وقعوا بل كانوا لا يرون النشور ما هم ما كان براحه هم ديراها لكن ما بشي ما بتوقعوا ايمان باليوم الآخر حتى حتى يتعظوا منها ويحاولوا من هيك ينقذوا فسهم ما بيبالو ولا يذكرون الشوره يعني ما بيعملوه في انه باجي لهم جزاء حسن يبنوا بالاخره ويعملوا لها او ما بيبقوا شورى يعني ما كان بيخافوا لان فجاه قلنا لهم معناها انه توقع الشيء المحبوب ولا احيانا يستعمل معنا الخوف صار ما كان بيخافوا يوم القيامه يعني ما بيعتبروه ولا بيصدقون به وراها هذا السبب في إنما ما كانوا في إذا عمن عليها ما إنما ما يدراها في إذا عمن يدراها قم لوث أبدا كان هم مش ما جاءوا براها قال له ما هم ما جاءوا جاءوا براها خيرات لكن حينما بيفكروا في الآخرة ويدروا وإيش باي من عذاب ذا ما بفهم واجئين في الدنيا وما في الآخرة ولا يكبي ما بيدروا النبي إبراهيم يعني إنما في خوف حتى ينتبهوا ويتعملوها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بل كانوا إلاهم كانوا يرؤون لكن كانوا لا يرجون إيش بشورة يعني بعد ما هم ريع إلا البعث أيوة حتى أنهم لؤلاء لهم ريع إلا البعث وإذا نميت فكروا ويتأملوا ويستفيدوا وإذا رأوك إن الا إلا هدوءا هذا الذي بعث الله الرسول فإذا رأى النبي ما بالله يستهجونك يعني, يعني ما في هنا إن يستهجونك إلا هدوءا يعني ما بيجعله في الله هدوء يعني بيستهدئوا به محل الهدوء ويقولوا هذا الذي بعث الله رسول لا لا يعني بحث فيها هذا يعني كفي استهانة به هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا انتضرنا عليها إذن الأول إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هدوء إن بيقولونا فيه وتيا ان كاد لا يضلنا هنا وخفنا من شرهم اكده ما ينافخ ان كاد يعني يعني تقول يعني اكد لكم انه كاد كذا هذا إن, ان خفف من انه قالوا لكن كيف بنفرق بينها إنها في في التاكيد ولا ورد في <تصفيق> انها هنا جاب اللام فيها, فيها ان كاد لا يضلنا لا <تصفيق> هذا اللام بيقولوا تفرق لنا بين النافيه والمؤكدة يعني بيأكد لنا ان كاد يظلم وهذا بشير كيف إن كاد ليظلنا عن آلهاتنا لولا أنصبرنا عليها وهنا بيحاولوا يظهروا إن كان فيهم إنصاف يعني إنهم بيحاول بيتعملوا ويتفهموا اذا بالكلام ما هم من الناس دي بيعاندوا ما مع ولا يحب هذا يفيد بهذا هذا تعبير يفيدنا بهذا الشيء قال معنى كان يضللنا معنى كان يضللنا ان آلاتنا يعني <تصفيق> نحن بنسمع عنك لكن رجع انتبهنا وركزنا كان قال واتضح لنا الحد قال لولا ان صبرنا عليها يعني ثبتنا وحبسنا على الاله تمسكنا بها لأن معنى الصبر الحبس كان حبسنا انفسنا على الاله وتمسكنا بها من فضل ورجعنا حين درينا كان مرجع انكشف لها كأن بيجي كلام هذا ويغلب احنا زين كلامه كلام انت تأثر به رينا خيرات لكن تاملناه وبحثنا الله ما هو صح حين تمسكنا بالالهاتنا وعرفنا بطلان هذا الكلام هذا في اظهار شلون بيظهر يعني من ان من ما قالت من ما بيسمع مره حتى ما يقول واحد قال ما عارف يعني من يعني يا قد سمى أو حاولوا يعرفوا أو في الدليل لكن يرجع جروا بسط كانوا مش يقولوا كذا إن كاد لا يذلنا عن آلياتنا لولا أن صبرنا عليها قالها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلها يعني هم جاذب بها غلهم قال قالها برجع يدروا منها الضال هم والله هو وإحن برجع يتأكدوا حين يجي يوم الكيامة. حين يرون العذاب تعرفوا منها أبضل هوه اللهم أرأيت من اتخذ إلهه وهوه فأنت تكون عليه وكيلة كانها خلاصة هذا قال الشخص الذي بيجعل إلهه أذيه ساعده ألي فيه بيجعلها إلهه أباك تتحمل تت هذا الامر وتكون وكيل عليه يعني ملتزم تلتزم عليه إنه معجزه ايش يقول لك اذا هؤلاء ما المساله انهم ايه ما اعرفهم ولا المساله انهم عم شبه ولا المساله انهم يعني ما انما <تصفيق> اتهموا وكلما ما تاكدوا ولا ما جاله مثل المثل المساله انهم أشياء يعني انهم يرغبوا في اشياء هو إيه وافقت هواهم خلاص ما عاد مرادين يسمعوا ولا رايو ان الطريقه ذي فيه قدهم كبار وزعماء ومشايا ولا يتبعوه فيفوتهم كل المناطب فقد يشكلهم لا يتمسقوا بالغاليه ولا بالحجار ولا بزياده شيء ولا يرضون لأنه, لأنه بيحسهم في ذاك بتحصل لما يجي أهواء إذن كان هذا الهواء وفي كل شيء إذا الإنسان بهواء هواء ما فما هو نافع فيه تحاول ترشده في تحاول تعلمه تحاول ما هو نافع فيه شيء لانه جعل الهواء جعله اله له اتبع الهواء فما هنا لا تقم ما تقم افرايت من اتخذ ارايت من اتخذ الهه هوا يعني جعل الاله الهواء الرغبة ذي الرغبه فيها وذي يعني ساعده جعلها اله افر عندك تكون على ولي وكيله انت اهدك تتفكر عليه وتدمن وتقول ما عاد ما عادك هي على وت... مع الجهد. مع الجهد. يعني إدري إن هؤلاء ما هو السبب في عدم الإيمان بك؟ إنهم ما عرفوا قلل لما عمشوا بها قلل ما واللما واللما بدأت تضع لهم الحق ولا على ما بيقولوا قلل لأنه علي الشيء معنده الصد لا مسألة معهم أهواء جعلها هي, ال... هي, ال... هي الح... ال... ال... ال... الشيء الفافل الشيء الحقيقي ذي باي يتبعه شيء باي يتبعه هواهم باي يتبعه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا قالوا عندك من بيسمع أو لا يعني اشتيه يقول إذا مع الإنسان هوى فما عبد الراي يسمع ولا عبد الراي يعدل ولا يرضاه يهم لأن ما اشتي لا دي عشر ما اشتد الله هوى يشتدي لو تقول له وش ما يشت فإذا ما عنه لأن الله جعل السم يلستفيد الإنسان يعرف الكلام ويعرف الصواب ويعرف الحق ويعرف الأشياء من اكثر ما يستفيد الانسان من عرف في يستفيد للسبب والعقل يستفيد الانسان في تدريس تمييز الاشياء والصالح والضار والذى ومن أكثر فوائد العقل من تدي واحد الطريقه الغلط لان اكبر شيء انك تتدير طريق النجاح وانك تسمع ما يدلك لك على طريق النجاح أحسن فائده للسمع والعقل والعقل فاذا استفدت في هذا الامر فانت كله ما مفصول سمعك ها عندك انك تسمع ودار خلاص ما عاد يسمع يعني ما عاد قال أم تحسب أم نعثرهم يسمعون؟ لا ما عبد خلاص فلأ يعني أسمع مثل ما هي. فأنا ما عبد بعده مثل الله فنا. يعني جابنا من الله ما بسمع مرة. لأنه ما عبد الرأي يستقبل ال الحد. ما عبد الرأي يستمع عليه. ما عبد يفكر فكده. لأنه بينظر إنه بالحرف ما عبد. <تصفيق> كذلك أي يعزلون عندك من يعزله لا. ما عدل عقل طبعا هنا ما بالله هو تجوز حين يعني كأنه يقول الله إذا ما عد أرى الربي عقولهم ما وفقتهم للحق فقدين مثل الله عقل كلا قال ماذا؟ إنهم إلا كلا مثل البقر والغنم هذا الولزم أول قال بل بل هم أضل، من الأعقل ألا نعام إذا ما درت بشيء، ما عمل يا فتلا ما هي عاق لهم لكنهم ما دولانهم عمقبول فألغوا عقبولهم ولا أرضيوهم تلحيجوا بها عبده تبعوهم بها زمان إذن قال فالأنعام هذه ما بيأمنوا ما بلا بيسابعوا هواهم ولا عبد الله يسمعوا شيء ولا يرضوا يفهموه ولا يرضوا يتعقلوه شيء قالوا تلحيجوا ما بيأكلوه تماما ومتلحيجوا ما بيسمعوه تماما قالهم من غيرهم من ما هم قال أفضل منه الأنعام أفضل منه الأنعام ما ولو ما حق ولا ما هو دايم مثل لكن ما مع حق في ويتبع أي طريق الظلم هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الله لو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء ظهورا لنحيي بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا هنا بيعدد قدرة الله وبيذكر قدرة الله ونعمه ونعمة على الناس. قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. طبعا حين حركة مثلا الظل بيبدأ عندما تشرق الشمس تكون الظلال طويلة ظلال الأجسام طويلة ورجالتنا الظل كل جسم فيه طويل وكل ما مضى من الوقت كل ما تناقف الظل لما وقت الظهر إلى وقت الظهر يجب أنقص حاجة وحزمة ميل الشمس إلى الغروب يبدأ الظل في التزايد هذا الحركة هذا الحركة أو يعني حركة الظل زيادة الظل ورجع يعني قصانه ورجع زيادة يعني ورجع زيادته بعد بسبب بيقولوا ذلك حركة الأرض زيادة الأرض حول نفسها فالله جعل هذا الشيء يعني هذا دليل على قدره الله الان المفروض ان احنا نفهمها بأكثر لان هذا الكره الارضيه كلها هذه يعني يعني مساحه وكتله كبيره كيف الرب بيحركها ويدورها بقدرته حتى حصل شروق الشمس وغروبها بسبب دوران الارض حول نفسها لما ف... بسبب دوران الأرض حول نفسها بإنشاء بي... تشرق الشمس من المشرق بتتح... يعني انراها تتحرك إلى وسط ال... يعني إلى وقت في وسط السماء ورجع بعدها انراها إلى الغرب فالواقع بس... بسبب يقول حركة الأرض حول نفسها هذا قال اذا من قدرة الله من يتحكم هذا... في الكون هكذا في حركة الأرض بهذا الشكل ألم ترى إلى ربك كيف ما تدذل؟ ولو شاء لجعله ساكنة يعني لو أراد الله أن يجعل الظل ساكن إما أن يجعل الشمس والظل يجعله ساكن يعني لا تتحرك الأرض ولا تتحرك الشمس والظل يبقى مكانه لكن في هذا بيكون مشقة كبيرة على الناس وتعب لأن الله يجعل تنوع في, في الأجواء احيانا ميجي نهار واحيانا الليل في هذا يعني مسرح كبيرة على الناس في الحياة. ولو اراد الله ان يجعل الاكل لو لا لوقف هذا وجعل الشمس يعني تكون ظاهره دائما والايش والظل يكون ساكن والله ما بشي يقول الليل وافر لكن انعم علينا وايش يعني يرى اثر الاديبه يناسب مثل حياه الانسان يستطيع ان يعيش على هذه الأرض الم ترى الى ربها كيف مد الظله ولو شاء لجعلهم ساكنه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بيقولوا دالحين نهيج على الشمس دليل على الظل. بيقولوا دالحين هذي بيعرفوا ال يعني مواقع الشمس. بيعرفوا إطلال وكيف بيجي الظل في وقت يعني ندم. بيقولوا الشمس دالحين بيجعلوا لها مواقع منازل لها عدة منازل الشمس بتحرك فيها خلال سنة كاملة. الشمس بتدور دورة كاملة في خلال سنة كاملة في كل 13 يوم أو في كل مدة. في كل عده يعني في في كل فتره معينه معها مكان معين يسموها بروج للحين بيقولوا برج الحمل وبرج الثور وبسبب جوه النجوم وراء الشمس لذابتها كما وصلت الشمس رينا هالليل في ذاك المكان قلناها في برج كذا في كل فصل بيقولها يعني يعني بتختلف اماكن الشمس طول السنة السنه قال اصبحوا بمعرفه المنازل هذه بتضرب الظلال ودى الحين يعني يدرب الظلال ويضرب الزراعة ويضرب أشياء كثيرة بسبب منادر الشمس بيدرب واحد يدرعوا واحد يسبوا وكذا واحد يعني أصبحت الشمس دليلهم على الظل وعلى فوائد الشمس وعلى ما يمكن ايش الاستفادة يعني حتى في كل أمرهم في حياتهم في الزراعه في البناء في كل شيء جعل الشمس دليل على الظل وعلى مصالح الناس ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلى هنا قبل يسيره، وَهِيَ كَالْمَتَدَّلِّثُمّ جبّفناه إلى هنا قبل قال جابن لقبضه عاش وهذا وقت وقت بيفسر ما قال بعد ال الظلة، إثناعقس إثناعقس قليل قليل يعني م... يفناكس. يفناكس. يكسر يكسر يكسر يكسر يعني بقاش. يعني بتدرج ما هم مباشر كذا يجول الضوء بسرعه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم اذا حتى قلنا لكم من هذا حركه الظل وحركه الارض تكون الليل والنهار فاذا اردت قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا بسبب حركه الارض بيجعل ليل جعل لكم الليل لباسا الليل لباس لان اللباس عاده يغطي الجسم لا يسمى الليل لباس لان يغطي الجسم ما عد يترى لجسام بالليل فقال سمى لباس لهذا الامر جعل لكم الليل لباسا يعني جعله ايش ظلام يغطيكم ويغطي اجسامكم فيه فوائد اولا لل... للانسان يرتاح ثانيا يجي تستر من الناس صلوصا كان, كان في... في زمن رسول الله كان يجيبها مشاكل ويجيبها ناس يتطعين على الطرق ويضطر واحد يتخفى منهم الناس بيقولوا احسن وقت للايش كحصي قال جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا يعني على النوم سبات يعني راحه ترتاحوا فيها لان اجسامكم ما هي تتحمل انها تقعد سيده وذل واخذ بيقولوا بيقولون الفائده يعني وبيظهر للناس كثير يعني الفن النوم في في الليل بيجي وقت يعني بيجيه نوم بيستفيد من الجسم يعني بدرجه كبيره حتى وجدوا ان بي... الذي يجعل بالذي نام في النار بدلا من بيتعب ويعاني ويؤدي له حتى أمراض بعضها بيقولوا حتى في في امراض سرطانيه بعضها وجدوا ان النام بالليل بيغذي الجسم وبيمدده باشياء كثيره وبي ايش بيقويهه بالمناعه وفي نفس الوقت راحه يرتاح الجسم فما جلس واحد مستيقظ وقت كثير بيتعب الجسم والعقل حتى العجل يتعب إذا جلس مستيقظ فترة طويلة إلى حد إنه با يمكن أشي يتخرب العقل بعضهم يرجع يتجنن إذا بعد سهر لفترة طويلة فقال جي على النام سبات يعني راحة إذا جي لكم ليلة لباسة والنوم سباتة وجي النهار نشورة جي النهار لأن تشارف الأرض والعمل فهذا بسبب تحريك الأرض وإيش ويجي يعني وتحويل وإيجاد الليل والنهار على الأوقات فإذاً هذا يدل على قدرة كبيرة قدرة هائلة فلا قد الحين حين احنا فهمنا فهمناها كافة في جلال وإن حركة الأرض ليش سوري هذا الأرض كلها واصل حركة معينة ومجتمرة هذا قدرة عيبة ولا يستنفيها شيء يستنفي نعم وأيضاً قال فيها فوائد كثير إذن يدل على القدرة ويدل على النعمة قدرة هو نعمة كبيرة والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار مشورا اذا هو الذي هو ال الذي يستحق ان يعبد ولا يعبد غيره لان هذا في سياق الجواب على على المشركين الذي ما بيرضوا ما بيرضوا يمنوا بالله ولا بيرضوا يمنوا بالرسول وبيجعلوا يعبدون مع الله آله أخرى قال كيف الله يجبر هذه الامور هذه بيسوي هذا ذي قادر قدره عجيبه وذي بي ينعم عليكم وذي يستحق منكم العبادة وهو الذي الوحيد الذي يستحق عباده وهو الذي أرسل الرياح نشرم بين يدي رحمته أو بشرا بين يدي رحمته قال وذي يرسل الرياح إما تكون الرياح بشرى بين يدي رحمته الرحمة هنا المرجح هالمطر وش يعني بين يدي المطر يعني قبل المطر بيستعملوا هذا العبارة بين يدي يعني قدام يقولوا بين يديك يعني امامها اذا بيجي على الرياح مبشرة بالمطر قبل ايه مطر قلي كما جاء بيجي رياح في اكثر الرياح ذا بالندل انك بيجي حلامها ليش وتبشر ناب بقدم الامطار هذا على قراءه حفظ بشرة اذا كلمة المراج بالرحمة المطر وبين يدي رحمته يعني قدامه قبله كأن المراد بيستعمل بين يديه يعني قدام اذا هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ما طهور هو الذي ينزل من السماء ماء طهور وينزله الى اي الى الناس يعز طاهر يعني كانه بي نقي يستطيع الناس تستفيد منه ويعني ويتمعموا به فبح نعمه كبيره لانه طاهر ما في أي شيء ما في أما جراءت نشوراً وهو الذي أرثل بها نشوراً بين يديك يعني سنتشر تلاحي سنتشر قبل قبل ما يجي لأيش المطر بين يديك المطر يعني سألنا قدام المطر وأنزلنا من السماء ما عن ظهورا لنحي به بلدة ميتة وانزلنا من السماء ما عن ظهورا لنحي به بلدة ميتة يعني كم من بلاد بجو خصوصا في يعني في يعني في ايام رسول الله قبل ان تكتشف الاباط ما كان اسمها كامل على الامطار في كثير من الاماكن فقال بي ايش بيحيب هذا ايش هذا الامطار بلاد ميتة في يحيي به بلده ميتة هذا الله بيدفع هكذا بيجوب به بلدة قد ماتت الاشجار ديذت وانتهت وكل شيء وانزل الله عليها المطر واحيا هذه البلده هذا أيضا إذا هو ذي بين عليهم حتى وشئ البلاد فهو الذي يستحق أن يعبد أيضا هذا في دليل لكم على أن بيت إنه قادر يعيش يحيي الناس وهذا البلاد بجماله وبيحياه الله بالبر إذا قادر على إحياءكم أيضا في إذا في لنا في ضمن هذه الآيات النعمة القدرة والنعمة والأدلة أيضا على البعث حتى قال. لنحيى به بلدة ميتاً ونسكياه مما خلقنا أنعاماً وأنافيا كثيراً قالوا نسقي من المخلوقات أنعام وهي الإبل والبقر والغنم وهذه الأشياء هذه تفص الإنسان لأن إذا ذكرها الله بالخصوص والله في الواقع يسكي كل الحيوانات لكن هذا بالخصوص ذكرها الله لأن هذه نعمة على الإنسان يستفيد من هذا الإنسان أنه يسكي ماء يسكي الإنسان غنمه وبقره وإيش والإبل ونسجيه هو مما خلقناه نقولنا مما خلقناه يعني ما قال ينسجيه ما خلقوه قاعد في بعض يعني بيقول لك اللي إن بنسجيه انعامكم أنعامهم وما قالوا ما قدوا كل الحيوانات لأنه طبعا ما بيكون الما بيكل بلد ما بلا بيجي فيه في بلاد وبلاد ما بيجي فيها شيء وبلاد تيجي تستفيد منها اكثر من غيرها مثلا البلاد اللي بيجي على الأنهار والبلاد اللي بيجي في الوديان ومعها ما مستمرة ما هم بيستم بيستفيدوا من المطر مثل البلاد الجبهة هذه ما بلا محمى المطار فقط فقالوا حين قال نسقي أنعاما وأناسية يعني بعض الناس كانه قال هم ناس كثير وأنعام كثير ولكن ما لديهم كلهم يعني بيستفيدوا منها جور ويعتمدوا على هذه أيش في مناطق محتاجين إليها جدا ونسقي ريالش في به بلدة ميتا ونسقيها مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة من من تبعضيه؟ اه ما خلقنا نعم والتنكير أيضا يقول ناس كثير يعني انبه ناس غيرهم ما بيسبيهم وحي يقول انبه انعم كثير يعني انبه انعم ما بيسبيهم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كذا لحي تصرف الماء هذا المطر فتصرفه وذا حاجة عجيب أيضا بيصرف الله المطر مرة يجيز للبلاد مرة يجيز للبلاد ومرة يجيز للبلاد يجي الناس ينتبهون كان يعني كثيراً ما يعطي الله المطر للبلاد هذه فيها صالحة والذي يفرح الناس فيها في في والبلاد هذه مفاينة بيجو يرسدوا فيها والذي يجو فيها يعني الناس يتغلب فيها الفساد في سير من المناطق بيحرمهم الله يشهد من المطر فقال هذا اذا تصريف المطر هذا حين يجعل الناس بجهاده يخلى الناس بسر يجعلهم انتبههم يفكروا ويرجعوا ايه؟ بسرول كيف؟ فهنا كان بيجيبها مناطق فيها صالحين وبيجيهم لهم بيأمطار بسبب الصالحين فجاء فيها فائده ان الناس بيتأملوا ويرجعوا الى الحق ويرجعوا اليهم فاستفادوا من نسل المطر يعني احنا نعرف قصص الناس كثير هم يمسلوا جار لكن بيعتقدوا فيه اشخاص ويثقوا فيهم ويعتمدوا عليهم لانهم بيلاحظون انهم بي... يعني بدعاءهم بيستجاب ويجي لهم مطر بسببهم ما هي قاعدة مطلدة هالله؟ لا، ما كدي معناه كدي ومطلدة أنه إذا جاء مطار في النمجاج سهل، ما معناه لكن كدبي يحصل كذا لا، كدبي قاعدة مطلدة يعني إن الله بي إذا سابر الناس بي ينعم إن عليهم قالوا ألاوا استقاموا على الطريقة إلا أسقيناهم ما أنغذلهم لكن ما معناه أنه إذا جاء جا لهم مطر ونعمها في النمجاج عباس يسبر جمعهم جاء، بيجوا متحان والتلع ماذا <تصفيق> هو بيتبر، يعني ما قدوا مكياس، ما يأذى الأشياء مكياس لكن بيجبه ناس بيجي لهم حر ما لجي لهم ينتبهوا حر ما لجي لهم ينتبهوا، يجي المناطق عندهم قريبة كذا ولا يجي أمطار ولا فقال الله المصرف بنصرف المطر هذا وقال وَلَكَ اصَرَّفْنَاهُ بينهم يعني مرة هنهبوا هؤلاء ومرة هؤلاء قال ايه؟ ليتذكروا، ليتذكروا ويعرفوا يرجعوا إلى ربي ويدروا أنه هو المتحكم في الأمور وأنه هو أخص ولا حق يجب بالعبادة وان الناس وفي السؤال قال ولقد تصرفناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس الله كورا لكن أكثرهم قال أبوا وما نبع بدل ما يروح يعني حين يحرم من المدار بعضهم يروح يدور له الماء ولا يهاجر ولا يروح ترى ما بيفكر إنه يرجع ربي ولا كان مفر لما يرجعوا الى ربي ولا بعضهم قال دبت الرؤي قترقوا يهاجروا يذرو أرضا من أماكن بعيدة ولا فايدة ما نفع فيه بعض كثير منهم فأبعد الناس الله كفرة يعني ما رضي كر الله على النعم ويدراب النعمة ويدراب الحق ويدعوا الى الله حتى ينعم عليهم يعني ما استفادوا من التفرف هذا إلا كفرة يعني الله عدم إيمان بالله كفر فابو يعني ما عرضوا الانقياد ايه ابا الا كفره يعني ما ما فعلوا كانه الا يعني ما حصل منهم الا الامتناع والاباء قالوا لهم شيء انا ابعثنا في كل قريه نذيره احنا في البدايه قال قالهم انت بتدعون على النبي قال ليش يرسل لنا بشر ليش ما جاءه ملاه ومرة يقولوا ليش فقير وهذا يستغفر الله هذا الامر هو إلى الله لا بده يرسل في كل القرية رسول ما عليهم ما لهم حاجة ما هو وهذا الامر يعني امر سهل وطبيعي والله ما هو يعني ما يتعب الشيء قال ولو شيئا لا بعثنا في كل قرية نذيره يعني لا يحسق ليش جاء بشر ذي رسول قال لو تنحب في كل قريه يرسل وش يعني وش بقريه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يدا كفار اذا لا تطعهم ولا تسمع لهم حين ما هو صابر كيف ان الله ينزل القران على بشر وكيف يجوا فقير وكيف يجوا كمال ما الامر لهم ولا هم يعني الامر هو الى الله لو ربي الى هذا الامر قلنا في كل قريه وهذا الامر طبيعي ومن البدء في كل ما ما كان الانبياء والرسول من قبل لا كذا بهم بشر من كذين الزمان كل الأنبياء كل رسلهم بشر بنارسلهم ما جاء بنارسل الملائكة ولو شيئا قال فلاقضع الكافرين وجاهدهم به جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا جاهدهم بالقرآن وب يعني بنشر القرآن وب يعني لأنه زايا في زايا الكلام فيه نزول القرآن كان الذي نزل الفرقان على عبده ورجع أنكروا أنه نزل عليها القرآن وقالوا لا بلا أصابر الأول قالها جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا يدل على أن نشر الحق ونشر الدين إنه من الجهاد إنه جاهدهم بالقرآن جاهدهم به جهاداً كبيراً يعني, يعني من أعظم يعني الجهاد أن نشر الدين ونشر أيش الحق وكلمة الحق والأمر بالمعروف عن المنكر وجاهدهم به جهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحرين نعم. نعم. وهو الذي مرج البحرين هذا عز بفراته وهذا من حلو جي. قال الله هذه خلط البحرين يعني به بحرين به بحرين يعني ما بينهم فاصل هذا حاجة عجيبة يعني خارجها لل للقوانين للطبيعة على به بحرين موجودة الآن بحر مالح وبحر عذب فتشرب منه جاهو يا عذبه والثاني مالح ما جالح ما حتشرب منه ولا بينهم فاصل مسافة طويلة والامواج لا الامواج متحركة هنا وهنا ولا بينهم يعني ولا بينمشي هنيات يفصل ولا بين حاجز هنيات معين إلا حاجز بدرة الله فهذا أيضا هذا الدليل على بدرة الله وهو الذي مرج البحرين يعني كأنه خلطهم خلطهم يعني جاور بينهم ولا بينهم مرجهم يعني من هنا يقول لا بذم ولا ثقب بينهم ما رجل ما بشي ما بشي دي ما بشي دي ما بشي دي ما بشي دي ديه لون و ديه لون <تصفيق> بيجوا هم يشافروا مسافة طويلة وإذا بدهم لا يقلوا قليلة وشربوا من ذي الماء وذيها ما يصبر يشربوا بنا بي. <تصفيق> ول... و بيروه خافر هذا هو إذن ها مثل هذا هذيه إنه معاهم بجوه, بجوه طبيعي ولو هذا لكن العيبن بيجي مدتها طويلة يبغى على هذه الكبيرة وجيش وحركات وأمواج وكل شيء ولا يختصره شي هنوا أمواج هائلة إحنا هنا ولا يختصر البحر فهذا إذا بتدل على قدرة هذا يعني كأنه خارج يعني الأشي الجوانب وهو الذي ما رجل بحرين مدري ماند ربما ما يقارب من البحر في الخليج العربي مم. هذا المكان قال. وهو الذي مرج البحريني هذا عذب فرات وهذا ملح الأجاج عذب يعني بس ذي استراحة شربه فرات ربنا في الشام الحلال وهذا ملح الأجاج وجعل بينهما برزة يعني حاجز مانع البرزة الحاجز لكن حاجز من قدرته بس ما بشيء هنا باب تراهي فما بيقول رفع السماء هذا محتاج قدرته محتاج عمده ولا دي ولا عنده وهو قال وجعل بينهما وحجرا حجر محجور يعني مانع وكانه محجورا مانع يقول حرام محرم أو مانع من الاختلاط وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الله قال هو الذي خلق من الماء الماء يعني ذي من الانسان يقول المني فخلق الله منه نسب وصهر النسب يعني الذكور من النسب. النسب يعني الذكور يعني بيخلق الله من المني هذا ذكور وإناث سمى الله الذكور نسب لأنه ينتسبوا إليهم والإناث سمىهم سهب لأنه ما بلا بيجي اصحاب يعني هذا الذكر بيقولوا ذا نسب فالواجع ذا نسب يعني بيجي منه ناس ينتسبوا اليك به والبنت هي سهب ما بيجي منها ينتسبوا إليك منها لكن بيجي لك أصحاب سببها لا في الواقع هذا هي الذكور والإناث. معنى نسبا وثرا يعني ذكور وإناث. سما النسب سما الذكور نسب. لأنه بي منهم هنا عبر عنهم في الواقع وأراد كان قال خلق من ال من المني هذا ذكور وإناث. ما بالله عبر بهذا قد في هاي شيء يدل على نعمة أيضا أنكم بتكرهوا وأن باجي لكم نسب. كبير بسبب الذكور ويجي لكم أقارب بسبب الايش؟ الإناث. فيها تنبية يعني فائدة التعديد بدل ما يقول خلق لكم من من نسب يعني بسبب الضفاف يدي لكم هو لكن المرض خلق من هذا المعنى ف من الماء والنسب وش النسب له أو هذا لا هي نسب يعني الذكر نفسه ما بلا بيقولوه بيقوله على تقدير المضافة بيقول على تقدير المضافة يعني خلق من من الماء ذا نسب وضافه هذا ذا نسب يعني بيجي بيعدي إلى أنه ينتسبوا إليه كيف؟ نعم خيرون نقول للناس من أجل فراء هم ما هم لكن يشتيدون لك أن عبا يتكاظر بعدهم <تصفح> يعني الفروع كثير <تصفح> <تصفح> يعني أولاد الأولاد وأولادهم إلى هكذا كان هكذا الذكور بيعدي إلى أنه ينتسب من بعدهم إليه خلف يعني من الماء هذا الذكور ينتسب كل من تضرح عنهم لو كانوا كم ما كانوا إلى، وخلق إنسان بحيث إن كل من تفرى يعني يعني كل يعني جبوا إلى الدولات سهرة هذا نسبا وسهرة قال الله الذي خلق من الماء بشرا فجعل آله منه نسبا ايضا خلق الإنسان من هذا من هذا الماء من هذا المني في يعني آية عجيبه متجددة يعني يعني ما هم مدر في حين الجوان الله الناس كلهم ولا حد حبي يتوالد ولا حد ما من لاحظوا هذا العهد لكن احنا بالراء من را يعني ندرك نبيجوا ما مني هذا ويحدث من الرجال النساء وهذا مستمر هذا يدل أيضا على قدرة الله على أن يخرج الشيء من الاه إذا بقدر على أن يخرج الإنسان من هذا الماء هو قادر على الجائزة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرة وكان ربك جديرة ها مع هذا كله وهذا النعم كلها وهذا هذا الآية وهذا الأشياء يدل على بدرة الله وفيها أيضا نعم على الناس ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم لا ضر ماذا ذلك يروحوا يعبدوا شيء ما بينفعهم ولا بضر يقول لك يعني نم ما يعني نم يعني تعالهم تجربهم يقوله يرضي الله ينعم عليهم وأذيب يتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء وأذيب بعثهم وأذيب وضح لهم كل هذه الأمور ويتركه يعبدون شيء ما يستطيع لا ينفعهم ولا يضرهم والمفروض في العبادة ان الإنسان ما يعبد الله أذيب ينفعه يعبد شيء ينفعه ويجليه ينفعه ما يضره هكذا الباعب يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهرا يعني يعني كان وكان هذا الامر كثير يعني عادة.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 قربوا إليها ويهبوا لها وقربان وذبحوا لها وسبروا وبدروا <تصفيق> وهم دارين ما بسبر شيء وهم بعقولهم في الواقع دارين الله بيسر الله فياكم حتى قال في بعض الآيات كما جاء موقف زين في خطأ قال في يونس كما قدم في البحر وجاءت الأمواج وقدم ريء على السفنة واحد تغرق ما عبد يجعرف نام ولا عبد يتذكروا <تصفيق> ظل من تكؤن إلا عيا ما بتذكر إلا ربي وداعوا يا الله ما عبش الله بالوالد الله فلا إزه ولا بشي ليحك كلها إنه ينجيهم في مدار إنها لأن بي... ما إن العادل هنا يشتي أحد ينقذه بس ما عاد ساعد وداعي إخجار ولا بسوي لإخجار كأنها يعني كان أمور كان أمور خدري أن الله هو المتحكم في العشاء والمصرف في كل شيء حتى عندني بعبد الله الصنم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظاهرة يعني كان الكافر يعني وكانت عادة هكذا إنه يقف ضد ربي ظهير يعني مساعد يعني يقوم مع عدو الله يقوم مع الشيطان على ربي كان الكافر هكذا يقف أمام الله ويعادي الله فأن يقوم مع كل شيء يعني حنديها بالشيطان يقبل المآليها يقبل الوساوس يقبل يعني المعاصي ويقوم مع الشيطان ويعانوه عند ربي ويعانوا يحاربوا كل ما جاء ذه الله كان الكاظر هكذا يعني كان عاده له وما ارتلناك إلا مبشروا وانا ذي رالك قالت الخنا يا محمد ما ما عليك أنت ما انت مكلف ذلك تلزمهم ما عليك تقصدهم يمنوا ولا عليك يمنوا أنت فقط تبشرهم تبشرهم بالجنة وذي يخالف خاوفه من النار ما عرفناه الا مبشرا تبشر من انتظر بالاجل جل ولذيره خوف من خالف في النار وكل واحد اختار بيش هذا المطلوب. اهم شيء يدرو بس يعرف هذا الامر وانت ما عليك انهم يؤمنوا وما عرفناه لان قلنا كان النبي بحزن بي يعني بحزن حزن شديد ويتالم في نفسه حما الرامي يلا لا لا ما عارف. ما عارف. ما عارف الله من ولا قال ما عليك ما قال ما إلا هذا الأمر ما عليك إلا البلاس وما أرسلنا خيال البشر ونذيرا قال ما عليه من أجرا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا قل يا محمد قلهم. يعني الحين المفروض الهم يعني أنهم يدرون أنها مبالا نعمة اللي حين كلهم على الحكس وذل حين أنت ما جاءت تطلب منهم مصرحة ما تشي إلى إجراء ولا تشي مال ولا جاه ولا استيشي كلهم ما يشتي منكم إلا أنكم تسبروا يعني في هذا يعني لاجهم يعرفون ما هم يعني يشتي في بحث عن مصرحة ولا مع أي فائدة ولا يشتي منهم قال ما يشتي منهم أي مصرحة إلا أنهم يتمسكوا ما جاء به الله قال بيقولوا انه التجوز حين يقول ايه قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا قال قل لا اسألكم عليه اي اجر الا فعل الايش الا الاقتدام هذا الاجر اذا تشف جازيني على على مثلا على هذا الفعل ذي مشتي منكم اجره الا ايش الا الامتثال لما جئت به لا إلا الكلام ذا وما هو أجل والله قالوا هذا ما بل من زيادة الاهتمام به قال قال, بقى بقى قال من واحد قال زمك كريم وقال بعض مث مث الحين جي واحد يهبلك يهبلك هدية هدية قال يا ونفيثة وفيدة وقول مشتي منك تجاديني على هذا إلا تحافظ عليها إلا إنك تحافظ عليها مشتي تجاديني ولا أشتى منك جزاء لا المحافظة عليها، يعني يدل على إنك مبلغ المحافظة عليها ما هو من جزاء ركفل واجع، تشتين منها بم... يعني كانك ما اشتين منها أي جزاء نهائيا إذا به جزاء فهني يحافظ عليها وهذا مبلغ جود، يعني من باب أنه ما به مشت أي جزاء ومن باب أنك قصدك الأشي المحافظة عليها والاهتمام بها وإنه أول من صدر الأهم مبلغه، هذا قلنا لكم في الآية الذي قد مرّت. او قد هذه مره ذكرنا في لا والله عليه اجرا الا الموده في القربى كنا أيضاً من هذا الباب ما بي لا اتالقكم على هذا الرساله النبي يقول الا الموده في القربى ولكن الموده في القربى لانكم اذا وديتوهم بتعرفها لان الموده في القربى اذا وديتهم احد اذا, إذا حببتهم وتابعتهم بات باتينجو إذا ما يشتى في الواقع أجراله جد ما أقول كذا ما حبها ما حبها لجله ماش باجله ما بلا يشتى من فاح لهم في من هذا الباب كلها تركم عليه أجرًا إلا المودة في القربا يعني اللي جينا لكم إذا ودعتهم بات تتابع الحك وبئك وتنجو يعني إذا ما اشتى منكم أي من بعد ما اشتى الله تثبتوا على الحق ما بلا دلهم تثبتوا على الحق وتمستفوا به مودة على البيت <سؤال> هذا جهة هي... تأيّد هذا الآية قل ما زال لكم من عجل فأولا نعم <مع> <مع> قال <سؤال> قل ما أسألكم عليه من عجل إلا من شاء أن يتخذ قالوا إلا فعل من شاء أن يتخذ إليه سبيلا هذا التقدير لا يعني أي عجل إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى رب سبيلا يعني إلا فعل العمل الخير وترك العمل المنهي عنه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والله الذي توكل على الحي الذي لا يموت. يعني لا تبالي بهم ولا تتأثر إذا ما آمنوا ولا تبالي ما عليك. شي. توكل على الله لأنه هو الحي الذي لا يموت. الذي ينبغي أن تتوكل عليه. تقول توكل على الحي الذي لا يموت. يعني الم الذي والمخلوقات ما ينبغي أن توكل عليه. قال بعضهم يعني هذا يفيد أن الاتكال في المفروض يكون على الله. الاتكال على الله هو الفعل الاتكال الحقيقي ذي ينفع واحد الاتكال على البشر ما ينفع لأنك توكل على الحي الذي لا يمتقل هو ايش الله فجأ هاتوكل وما هو تتوكله وبس وش يعني توكل تقول خلاص بباركة عليه لكن وامتذل كل ما جاء توكل وعمل ما هو أنك تتوكل على الله ولا تسبر شيء تتوكل على الله وتعمل وتمتزل الأوامر وتترك نواه فإذا قال وسبح بحمده بحمد نزه وسبحه واذكره يعني يأجو وامتزل يأجو كأنه قال الدين لأن من التنزه لا ولا الحمد لله ما يأجو ما جاء به وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيره يعني الله قد ما أدبع أعلم منه بذنوب العباد فلا تباري بهم ولا عليك منهم هو دباعي حاسب عليهم الله وقال الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن <تصفيق> قال كذا بعض يقول الذي خلق السماوات يعني لما يقولوا الرحمن قال, الرحمن، الرحمن؟ قال يقول الرحمن وجه الرحمن كانه يقول الرحم لان يقول بعض ما بيش الرحمن ما يقدر يستعمل الرحمن ولا ايش الرحمن, الرحمن. <تصفيق> قال الرحمن هو الذي خلق السماوات والارض ولا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن قالوا الذي مبتداه الرحمن خبره الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن عرش الرحمن والرحمة. إلا بأسمه. كان قد أقرب. استفهل أول. تذكر على الله الذي تذكر على الله الذي خلق السماوات والأرض. والله. وهو الرحمن. اللي هو قبع بس. اللي هو الرحمن قطب. حتى الجرائد على الرحمن. ها قال. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما قال هذا هو الرحمن الذي ينبغي ان اعتمد على خلق السماوات والارض وما بينهما وبعد ما خلقهم ولاش تحكم وتصرف بهم هذا مستوى على العرش يعني استوى يعني تحكم وتصرف فيهم لان عادة بيقولوا اثره العرش يعني الكرسي اثره العرش الكرسي بيقولوا فلان استوى على العرش يعني تربح على الكرسي اذا يجيب واحد نحن في الحرب قالوا هم مسكة يعني مسكة الدولة هو مسكة البلاد هذه نادزة تصبح عبارة إذا استوى على كرثي يعني تحكم في البلاد هذا خلق السماوات والأرض ثم استواء بعد ذلك تصرف فيهم سواء على العرش يعني تصرف فيه تصرف يعني هذا كلها السماوات والأرض العرش يعني ملك السماوات والأرض تصرف فيهم وكثوا كرثي والمددر لكل شيء فيه. حركة الشمس وحركة القمر وكل ما يحصل في الأرض وكل ما يحصل في الكون هو مدبر له وبأشياء عشيبة وأشياء يعني آهدي غريبة بتدل على قدرة هائلة كان هذا هو الرحمن ثم استوى على العرش إذن معناها هنا ثم تفرف في الأمور وذي يحرك الشمس يحرك القمر ويحرك الأرض ويحرك كل شيء ويجعل ويسوق الرياح ويجيب الامطار هنا ويجيب الشجر ويسوي كذا كل شيء هو بقى يعني بأمره، وهذا اللي صرفني. يعني حتى قالوا حركات هذا، وعندما راه تتحرك الأشياء، عندما راه ليل وبينهار نهار وبينهار وكذا وذا يقوله زي ما كل هذه الأشياء متجددة. بتدل على أن يعني هنيك فيه بيأثر فيها، ما مابلا من فعل ذاك اليوم بس. يعني عادي إلى الآن بيستلث. كل هذا كلها دليل على على على القدرة وعلى أنه والله ذي كستحق اليعمل. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم تغيرت، قالوا خلقهم في ستة أيام احنا قالوا إن الله سبحانه قادر على أن يخلقهم في لحظة اقل من ثانيه جعل يخلق السماوات والأرض وما بينهم لأن كل شيء كل خلقهم كلهم وخلق الدراء الدراء ما دي فرق لأن قدرته ما لا فاذا وش يقول خلقها في ستة أيام بعضهم يقولون أنه مبلغ ربما يجب حكمة في هذا روي فيها درس للناس حتى بعضهم قال روي يعني ابن عباس أنه قال مبلغ يزين الناس أنه لو واحد قادر على أن يسبر الشيء بسرعة يحاول أن يتأنا فيه ويتمهل يعني في تعليم للناس للتأني فين خلق عفو في ستة أيام يتأنوا الناس يتأنوا الناس في, في يعني في أفعالهم انا الايام انا في انا انا ما انا انا انا انا انا انا ما انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا من ما, أيام جاب. ما, الأيام ما مستدل كيف مستدل. كيف ولا أجيب هذا الحياة وأنا أيام, من اليوم. أيام من من رأي رأي هذا من الأيام أشت الوقت الوقت هذا مقدار مقدر هذا مقدر هذا الوقت ذي هو يوم ما جاب بشيل الهنديات الأرض الارض ودارت الحركات بالشمس في جاوا المراد مثله مثل هذا الوقت يعني قال في ستة أيام ثم استعارة يا الرحمن قال هو الرحمن فسقبي به خبيره. بس به بيه يعني صار عنه تسال عنه خبير اذاك شيء تعرف وهذا يدل لنا اذا اكو شيء يعرف الله ولا يعرف شيء يساله ذلك بس هل بيه هم الانبياء ما خلق هذا الله الرحمن ربما قال الرحمن الرحمن الرحمن قال الرحمن قال اذا فاسال به خبيرا اسال به يعني عنه اسال عن الرحمن خبيرا اذا شي تعرفه فلذا قال ما سمع الايه هذه سمى امرا من راح يسال رسول الله عن الله امر الامر من حيث راح رسول الله عن, عن الله ورجع يا رب الله فلان نفر في كل هذه الاشياء انه جارد واحد إن أعرف الحق فكأن الأنبياء الأنبياء من اهل الحق هو اسال به عارف كان الانبياء وورثه الانبياء ما هي عرف في هذا الامر إذا أردت معرفة الله كان قلبي به خبيرة وإذا أقل لهم السيدون الرحمن قالوا ومن الرحمن؟ قالت الحين يقولوا السيدون الرحمن الذي يسبر هذا كله قالوا وشو الرحمن؟ يعني عزي تجاهل وينكار أنا سيد لي ما تعمروا نا وشو هذا الرحمن والسيد الذي تقول لنا ويقبوا ويرفضوا ولا يرغوا ينبادوا ويقبوا لهم ويجمع يضرب ويدرب ما درو قال له ماذا قال خدي شرط وزيادة من فورة وبدل ما يشيدوا يروحوا ينفروا وزاد بعد عن الله شو زاد الحين يقول لهم كذا الحين يقول لهم يشيدوا الرحمان ورجع يزيدهم هذا الأمر قال نفور كانوا بعيدين عن الله ورجع يقول لهم يزيد الله ما يرضى عداد من ابتعدوا ابتعد أكثر مم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وكمرا منيرا فيه. تبارك الله وتنزع كثر خيره قال الذي جعل في السماء بروجا يقولنا البروج يقولوا ذا الحينة بيقولوا الفلاكيين فما بالنفهما تبارك الله مستقبل بركة؟ إلا والله البيت التنجه في كله. ما أهلا البيت تقريباً تبارك يعني تعالى وتعظم وتنزه نعم تبارك كوه تبارك يعني كثر خير تبارك يعني كثر خير يسمعنا؟ إذا ينشي من البركة يعني كثر خيره كثر خير من فعل كذا من كان كذا ولا تبارك يعني تنزه وتعالى تع... وتنزه في أكثر يعني مثلا بفترة بالتنزه قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل بروج قلنا لكم الحين حنابيو يعني النجوم هذا يعني تعتبر ال... ال... القمر هو قريب من الأرض والشمس ايضا قريب بالنسبة لباقي النجوم احنا في مجموعة الشمس بمجموعة الشمس وهي الشمس بتحرك مع حركه الشمس مره بالدور، والارض بتدور على نفسها كل يوم مره، والقمر بيدور على الارض في الشهر مره. لكن الشمس بيجي لها ماتل. يعني هي يعني بتخيل لو إحنا مثل لو الان مثل بس فيه هنا مجموعه نجوم وهنا مجموعه نجوم وهنا مجموعات هذه المجموعات ما بروج. هذه الشمس بيجي بالسير على, على هذا البرد يعني في أول شهر بيجي في هذا البرد يعني بعد فترة بعد أيام بيجي بيجي في برد آخر كم أنا أدرى مثلاً وقت المغرب مثلا بيجي في مكان مثلاً بات غرب ورأنا حين تغرب ران جوم معين وقت الغروب وجي بعد شهر ولا شهرين وران جوم ثانية حين تغرب يعني في لي حاجة تانية قريب مني بعد فترة بيجي نجم نجلس فترة ونرجع ثماني نجوم نفس كيان في على البرج هذا يسمى المجموعة كل مجموعة نجوم يسموها برج يسموها أبراج أبراج الشمس ليش يسموها أبراج قالوا مثل ذي حين كما كمابه بيت مرتفع جاب يسموه برج القصر ما بيقولوا برج هالحين أماكن كأن الشمس بيجي فيها بسماء برج الأبراج. سماء <تصفيق> في الشمس ها؟ برج كل أبراج. يعني على مراتك قدرنا ترعب ولا ذا <تصفيق> قال مثل الشمس. <تصفيق> الشمس بيجي بدي هذا المناطق ثوى النجوم كل مرة في توه من يعني تسمها بيقولوا عل عل والحمل ولا ايش هذا البرج كل مرة جا الشمس في في في برج لما كانت عالية مرتفعة هيا. كأسمها بالبرج لأن العاري بسم برج وأيضاً حين بيروح الناس يمع لأن البرج بيمر إلى الناس بعد يقولوا كم تبرجت المرات لأن ظهرت أمام الناس كأن البروج فيها معنى الظهور والارتفاع وظهور فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها جعل في السماء وفي في هذه البروج جعل فيها إش ذراجا وهو الإش الشمس وقام رم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه جعل الليل والنهار اثناء يعني, ف... يعني في مكان محدد؟ لا لا هي بتدور في مدار محدد مدار النجوم هذه يعني. لا هي النجوم فارثة والنجوم والشمس بيتمعها مسار. يعني ترى سرادة السماء استمادها النجوم كلها كل مرة جاي الشمس عند نيب في كل فترة هو ينسوا انا دابا نديروا حكار والظال ايه الى فالواضح ما, يعني. حياتي حياتي ما مثل ما يعني, يعني وراها طبعا ما بيقدرها واحد في ان لأن بيجي كله ما هو الغروب يتحذروا وقت الغروب في أماكن الغروب مثل برج كان ها بيجي على هذا وبيجي على الناس الواسع البروج نجوم هائلة كبيره إلى أبعد الحدود. قلنا لهم قالوا بعضها مثل يعني مثل الشمس ملايين المرات. هذا النجوم هذه ما بنستطيعها على مثل الشمس ملايين المرات اشعاعها وضوها مثل الشمس تري الاف آلاف المرات ضو يعني وحرارة والحج لكنها بعيدة. هذا بيذلنا على قدرة, قدرة عجيبة قدرة لله عند حين جاء خلق هذا هذه كلها يقول لك تتريب قدرة وتتأمل بس بس تدري قدرته إنك تدري إنه ليه قادر وتعبده يعني حين يخلق على إنه يكتفكر بس يكتفكر يعني إنه قدرته ما يعني ما لها حدود ما, ما ناعد بأحتاج لها ولا نبا جيش يا بروري إنك ما خلق هذا كلها لجي الإنسان يتأمل فيها ما خلق كل الكون هذا لجي الإنسان يتأمل فيه فقال هو الذي إذا خرج إيه جعل الليل والنهار لا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج ووجمل منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا السراج بيقولوا إنن.. إن الشمس سراج لأن هذه تضيء نفسها بخروج النهار. نسمع ديهم بيقولون الجمر بيضيء أن أن في خضم الشمس. لا مبله كذا يعني جعل كذا جعل بعذني القضاء الشمس فيعكس. والله هون يعني الشمس صراجه يضئ منها لان فيها حراره مثلا يخرج منها ضوء والله والقمر ما بالله بيضئ ضوء الشمس والقمر منير لصراجه يمكن اه منير يعني بيضئ بضئ لنا قليل بضئ لنا قليل وبسبب الشمس صرف وايش الشمس بس يضئ وايش الشمس والقمر بيضئ لنا بي اه قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفاً. يجي الليل والنهار خلفه يعني كل واحد يجي بعد الثاني هذا معنا خلفه. يعني يتخالفان. كل واحد يخلف الآخر. ما يجي الليل بعد النهار والنهار يجي بعد الليل. كالفريق عليهم جعله كذا. يعني ذحينه لو يقولوا ذحينه هوذي بيحرك الأرض. بيدور هواءه. لما يجي لنا الليل ويدور هالمثلح للناس يجي الليل يسكنه فيها الناس ويجي نهار يجي يعيشوا فيها الناس. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. لعلاج قال لي من أراد أعي الذكر هذا يعرف كذلك الذي بده يذكر كلها هذا يعني دم يعني دم يعني ففرضنا الكون وخلق الأشياء كلها دليل على عظمة الله وبرده لكن أيه أشياء بتحدث يوميا أشياء بتحدث هذا بتأثر فالإنسان أكثر أشياء بتحدث ويراح ما كان بشي وتحدث بتأثر فالإنسان أكثر يعني إذا هنا يعني دليل مثلا لكم إنه لو يخلق ربي شيء كذا ما يمره لهم ويوجد شيء هنا حاجة فاجية عجيبة مع أنك خلق كل الأشياء حين تحدث ويطراها هذه قد خلق ربي أشياء تحدث دائماً الليل هذا ما يجاب الشيء ويجالك ما بل إنه إحنا حين تعودنا عليه ما أعبد الفترة كلها في الواقع لها عجيب يخلق ما كان بجيلل ويجع جيلل ما كان بشي نهار ويجع جي نهار و... الشمس ما مزن... يجاب الشيء هنا ويجع قدي هنا ويجع تتحركت براء كل شيء حركات وراء أشياء متغيرة هذا تفسيره كلها بتدل على إن بالشيء مسيطر وتحكم في هذا الأمر. إذا جعل الليل والنهار خلفة يعني بيتخالفه. دي إحنا إيه نتذكر ونتعبر ندري بالشيء في خليه يجي بالليل ويجي بالنهار ييجي الليل بالنهر ويجي النهر في الليل. إذا قالوا هو الذي جعل الليل والنهار خلفتان ترى يعني جعل المخلف يعني جعل كل واحد خلفتان جيب بعد الثاني. قال هذا جعلهم لمن أراد أن الذكر يعني جعلهم يتناولون لذي بده يذكر للتذكر لفهم قدرة الله وسيشتحكم في الأمور وأيضاً لمن أراد أن يذكر أو أراد يشكر وذي بده يشكر لأن فيها قلنا فيها فائدة درس للناس يجب يعرفوا قدرة الله ودرس آخر يجب يحمد الله لأنها ما هو مبلغة على مثال قدره وبس قدره فيها نعمة للناس ينزو بها ليل ونهار ليل يحتاجها الانسان ضروري للراحه والنهار يعني ضروري للحركة ويستطيع الانسان يراه ويستطيع يبعد عن الزد فهذا ايضا الذي بده يشكر ربي تذكر ليل ونهار هذا نعمه كبيره اذا خلق الله الليل والنهار وجعله اثنان ويقول الذي بده ان يتذكر وكذا الذي بده يشكر يشكر وعباد الرحمن الذين يمشون الى هنا قد يبدا في اوصاف جميله جدا ومهم بها الايات فيصف العباد الرحمن يعني المؤمنين إلى آخر الصورة يعني كم الله يقعد صفحه صفحة ثلاثمائة وخمسة وستين أسفل الصفحة فعباد الرحمن سوره الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها جاءت استقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما يكتروا هقراءة نافع وحفظ يكتروا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 قُلْ يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دعاؤكم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ الْإِزَامَةِ أعوذ بالله من الشَّيْطَانِ الفجيين بسم الله الرحمن الرحيم وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ هَذَا هذا بيبدأ في الصفات أي أمنين قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا الذين يمشون على الأرض هنا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم وشمالهم قال أولئك يجزون الغرفة الخبر هم أخر في آخر الصورة عباد الرحمن هنا مبتدا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهل الذين يتصمون بصفات بمجمع الصفات أخبر عنهم قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا فهنا قال اولا قال الذين يمشون على الأرض هؤلاء أول صفه ذكرهم ذكر لهم صفه التواضع عند المهي قال هم متواضعين أو هؤلاء يعني رابع حال حال كانوا يعني هينين يعني متواضعين أو جوه وصفه المصدر مش ينهي هؤلاء يعني يعني ما هي فيه تواضع نفسه لكن بلج يوم المطر هذه من صفات المؤمن بها أول صفه صفاة التواضع وهذه من أهم صفات المؤمنين التواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا صف إذا خاطبهم الجاهلون إذا كلمهم الجاهلون عادة يستعمل الجهل مع الغلط يقول جاهل لا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين اجهل علينا يعني لا يغلب علينا يعني إذا أخطأ عليهم أحد إذا خاطبهم خطبهم الجاهلون يعني إذا إذا حد ادعى عليهم أخطأ عليهم في الكلام سبب أو أي أو نحوه فما بيجا هذا السباب بسباب بالسبب بيجوا إيش بيجوهم أصحاب عقول رفيعة وبيتعاملوا مع يعني ما بيردوا على السباب بالسباب لأن ما هم مستواهم فهذا من من أيض أيضا من أهم صفات المؤمن إنه إذا جاء واحد سفيه يذمه ولا يسبه ولا يفتلت فيه ماهو جاي يسويه مثله يفتلتوا ويطلع عنه ويساببوا لا المؤمنين قال بيجيهم إذا الجاهل الجاهلون بيردوا عليهم بيقول سليم من الآش من السباب ومن البذاءة ومن الآش ومن, ومن الاذا. في حق حا... لا في سلاما يعني ما ماهنو بيقول السرعجي يسبه وقال سلام عليكم الله قالوا بقال سليم قال الله اتنعي سيب القاسم او بحمد بن القاسم سلامه يعني قولا سالما من الاذاء والفحش والبذاءه بيكلمهم كلم بجواب عليهم كلام لا فيه بذاءه ولا فيه اذى ولا ولا يحاولوا فيه اي اثاره بل يحاولوا تفهيمهم ولا تعريفهم فقط هذا في اكثر الاحوال طبعا قد يجوبهم حالات خاصه يجوب الشخص مؤذي و يعني بيأذي كثيراً وقال يجيو واحد يتفر يرد عليه سكته لكن لا يجيو بها بذائف في الكلام سهلا <تصفيق> لكن بحيث يجيو لا يعني بالنسبة للسباب واللعام هذا ما بيجيوها يعني بيجيو الإنسان المؤمن منزه من هذا إذا كن كنا لكن إذا واحد تعرض الموقف وسبوه ومدريه وجاء سبابه لأنه وسكت يقدرينها من قفه لا لا فخص إذا هو يسكت يعني امتداد الأوامر الله ويعني إيش اقتداء بالمؤمنين ويعرف ان الله بيحس على هذا وانه ما هو لا إنه يرد على السباب بالسبب إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه بيقولوا قال سليم ما في أذى ولا في ولا في سب ولا بذاء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أيضا قال يبيتون لربهم يبيت يعني يعني أثناء الليل يبيت سجدا وس يبيتون سجدا وقياما يعني بيسجدوا ويقوموا في الليل يعني يصلب يعني يكثرون من الصلاوات في الليل وهذا من سياق المؤمنين ومن يعني مخالص المؤمن بيها في الليل الليل بالقيام القيام الليل ما بيجون صعب على ما بين ما هم يقدر واحد درحنا ما بالله مدري منهم إذا يكون يصلي ويسع يعني الليل يسبر أي واحد، ولا هو بالضرورة أنه يسبر من أول الليل إلى آخر الليل، بعضهم بيفسرها أنه الأمبرات تصلي في مغر المغرب أشياء قدوه، والبعض يقول ركعتين بعد المغرب، قدي قدي كامل الليل، لكن به أنه يسبر في واحد الليل، بها أشياء يعني صلوات طوعية مثلا ثمان ركعات قبل الفجر، هذا. فيها اثر كبير وروحها الهادي عليه السلام إن من داوم عليها ثمان ركعات قبل الفجر او في وسط جوف الليل ان الله يستن الله بيفتح له 12 باب الى الجنه يعني انه بيسهل له طريق الطرق الى الجنه بيسهل له الصراحه كل الطرق مسهلها له, له الى ايش الجنه فيها صراحه كبير وايضا حتى فيها منفعه في الدنيا وفي وفي الاخره هذا قال ايه اذا يبيتون بيسبر يعني اجت هذا ممكنه ما هي حمايه صعبه لاكنك واحد ما بالله يذابه واحد عالم ولا واحد طيب يقدرون يفعف لا أي واحد بيستري ما يمارسها قبل الفجر وقبل سماع الركعات ولاكنه يعني يكون يحاول واحد يتطوع فقال اذا من سيام ما من علامات المؤمنين قال الذين فيهم هذه الصفات قال يبشرهم ربي في الجنه بغرف ثمان كل ركعتين لحظهم تبقى رحيم يبيت الله لا قال فيه جفة لأنه كان لفة الرجل ما يسلنا عقل بالليل من سجة دول إلا أكثر معنى ذلك كلمتي يبيت في اللغة يبيث يعني حين يقول يبيث ساجد يبيث باحث. معناها أنه طول يعني في الليل بيجيه ساجد ولا في الليل بيجيه ظاحث معناه يبيت يعني يتصف بصفة في الليل مقابلة يظل بيقولوا يظل صائم يعني أنه فيه بي يعني بيكون صائب ولا يظل يعمل فرق حين فلان يظل يعمل يعني في النهار فقال يبيت يقرأ يعني في الليل إذن يبيت يعني الأعمال الذي يفعلها أثناء الليل فقال يبيت يفعلها أو يعملها فقال هذرا يبيتون يبيتون سجدا وقياما يعني يكثروا من الصلوات في الليل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم هم كثم في ذا الحالة تواضع وعفة وتنزح عن السباب الآخرين ويبيت وقفوا الليل قال بيهم سجدا بيكسروا الصلاة في الليل و... يعني يكسروا الصلاة في الليل ومع ذلك عادهم خايفين من جهنم وعادهم يدعى بيب... ربي والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم عزم خائف مع ماهم فيه من صراخ بالخيول الليل بالدعاء بي... بالصلوات بي... بي... بيقولوا ربنا صرف عنا عذاب جهنم يا الله اشرف عنا لو لاحظت في يقول اسرف ما قالوا دخلنا الجنه ولا قالوا يعني كان الشيء دو مقبل عليهم يعني في هذا في هذا يعني ايه يفاد ان ان جهنم خطر كبير وإن كثير من الناس مقبلين على جهنم ما بالله من من جهنم يعني إن المسألة, المسألة خطيرة وإن كثير من الناس مصيرهم إلى جهنم ما يدعون يا الله أصرفها عنا، يعني كأننا قد نحن مقبلين عليها فأكثر الناس بيجوا مصيرهم بيجوا مصيرهم إلى جهنم لو ما فلذا, فلذا في ايه اخرى فمن زحزها عن الناس يعني إذا اشتراعب يسلم يسلم ويزحزوها يعني يجابدوا بيودفها بالله يزحزها عن النار فمنزحزها عن النار ويتفاجئنا فقد فاز هنا بيقولوا ربنا اصرف يمكن نستفيد من كلمة اصرف إنها خطر كبير وإن الناس يعني معرضين لها كثير من الناس يلحظ واحد نفسه يعني بيقولوا يا الله انكذنا منها ربنا اصرف عنا بأنفهم من اصرف يصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة غرامة يعني بيقولوا شديد هلاك شديد أو شر شديد ماذا مع هذا معنى غرامة ومعنى آخر بيقولوا معناه لازم عذابها كان لازما وهذا المعنى احنا بندرس عمل كثير معنى اللزوم معنى, معنى غرام يعني لازم لكن في اللغة له شواهد قالوا بيقولوا غريم كمان مع واحد بيقولوا غريم كما هم لازم له وشاغل ليال بيقولوا غريم ولا بيقولوا إيه يعني بي بيعتبروه غرام إذا جاء واحد شغله غرام في فلان غرام ولا ذم الش يعني على جهة ولا اتعبته بيقولوا يعني كانها حاجة ملزمة إذا الغرام قد أتى معنى اللازم الشيء المكروه اللازم فقال عذابها إذا عذابها كان غرامها يعني لازم بيبقى دايم ما أدري ما أدري يعني إيش منتهي انها ساءت مستقرا ومقام إذا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام بيقال هنا يستفاد التعليل ليش ربنا صرف عنا لانه إن عذابها كان غرام كان عذابها بيلازم شديد ولازم ما بيبعد من واحد إنها انها ساءت مستقرا ومقاماً. تعليل آخر. الله عذاب ثانيا إنها ساءت بيقولوا إن بس يدى التعليل يقول ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامع أيضا علها أخرى تعليل آخر إنها ساءت جهنم ساءت مستقرا ومقامع عادة المستقر المكان اللي يستقر فيه واحد وي... وي... يكيف عادة بيضاء الجنة خير مستقرا مثلا واحتلوا ما قيلوا ولا يعني بيقول هي احسن في الاستقرار وفي في الاقامه ما لاوش يعني معنى الاستقرار الاستقرار راح بيقولوا كم استقر واحد في نبغ استقر يعني ارتاحوا وغرسوا ومطمان اذا ارتاح في مكان يقول استقر اذا مرتاح في يقول ما استقر معني يعني ايش ما مرتاح ولا في ذاك المكان بده يعبروا عن الاستقرار بالايه عن الراحه الراحه بيعبروا عنها بالاستقرار والمقام هنا المراد الحلال يعني الإقامة الطويلة إذا الحين يقول إنها ساءت مست... بالنسبة لجهنم ساءت مستقراً يعني ما بلا كان في شيء من ال... من التبكيث لهم أو التوبيخ لهم. مثل ما بيقول بشر المؤمنين بشرهم بعذاب أليم ما هو بشارة وهنا بقول الاستقرار ما يجي الهم بي... ما شو منه يعني ما بيشي استقرار أثلاً يعني بلا تجاوزاً إذا إنها ساءت مستقرا الاستقرار هو كان عبارة عن الراحة كرامانا هو منذ الحين يقولوا والراحة باجي لهم أعوذ بالله ومقامة يعني كأنها الإقامة الطويلة إذن الاستقرار كأنها الهدوء والراحة والتياح والمقام يعني إليه يعني, يعني, يعني يقولوا حل يحل الاستقرار يعني بالنسبة للفعل الآن مستقر يعني مرتاح مرتاح في هذا المكان ومقيم يعني أنه جاء حل حال يقولون مقيم في هذا المكان ها قال أنها سأت مستقرًا وسأت مقامة، يعني ما ما بيرتاح فيها واحد ولا قليل، وأيضًا مقام وحلال باجود دائم وعيش وسيب، والذين إذا أنفقوا هذا تعليهم لاش ضربوا أهل الله يصرف عنهم عذاب جهنم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا، أيضًا مسفات المؤمن إن حين ينفق المال لا بي يسرف. ورا بيكثر لا يسرف يعني لا يزيد الإسراف له حدته صور منها هذين نفهم مثلا إنه ينفق أكثر من الله يعني إنه مثلا بعضهم يشتري أشياء ثقيلة ولا يأكل منها لا تليل وبعير جدا هذا إسراف يشتري مثلا بعضهم بيجي يسبروا لهم أكل بعضهم يجي وس وسووا لهم يعني صرف وتكبة وسووا طبخهم درهم ولا كل الله غني منه والباغي يوقف على العمامه هذا اسراف انهم يحتاج يعني يشلوا اكثر مما باحتاجوا والباقي ما بلا ريموا هذا صوره من صورة الاسراف ايضا الاسراف في ان تو في اي معصيه هذا يعتبر اسراف ايضا ايضا الاسراف انك تروح تتصدق بنار وانت ما بتحتاجه وبتضطر يعني تندم على ذلك ولا تدبر له بطريق غير مشروع هذا إسراف لأن مقابله التكتير يعني في كل واحدة لها مقابل لأنها بهم يعني واضحة بالمعنى الأول أنها يعني يأخذ واحد أكثر مما يشتري أكثر ويرجع يرجم بالباقي هذا إسراف واضح نحن وكذلك أنت بفق في المعاصي هذا إسراف بقي معنى في الطاعة الإنفاق في الطاعة يعني انك تصدق تعطي الناس حلوة إسراك نحن بنفهم نفهم انه حاجة يمدح الإنسان على انك تصدق لكن كيف إذا رأيه وانك تصدق بلا أليم أكل له الدناس بعضهم بيمدحه كريم ما بيمدحه حاتم اللي كان بدي يقوله ما معه وامير المؤمنين على ابن أبي طالب وهل بيتهم مدحوا الله ومدحه يعني بينهم بيعطي طعامهم مسكينا ويتيما وأسيرا ويقعدوا بغيره إحنا ذلحينه ما بنرى يعني هين ترى إدراك أهوك بعده ترسي وش بيسوي كذا ليش بدي أمواله تروح غيره واللي أترى مثلا أبوك ولا قريب لك ما بنساهم في هذا الأمر فهل هذا الأمر هو جيد أو ما هو جيد إنك كنت ينفق واحد ودي خيرات ها في الواقع فيها تفسير إذا واحد بيعنفق ويعطي كثير ويجو أحمد الله ولاي إيه ولا يتحسف ولا يروح يرجع يطلب ولا يبهدل نفسه امام الناس بهالنفس فهذا ما احسن ولا يحوج نفسه ولا ايش يتحمل كل الريحيه ما وإنه فهذا احسن شيء وهذا المحمود والمشكور لكن الشخص اذا يروح يصدق ماله له هو يجي ويرجع يقعد بغير شيء ما بلرجع يرضى على هذا ضلطه ضيه المنذوي على طفي مدريدي ويطلب فلان ويحرج فلان هذا ما يعني ما جاه هو من صدر ايش كله ما ماله ويجلسته اذا هذا الفرق يعني ذا فرق وهو دقيق دخلنا بيجي له حتناقوا بعد الشيء هذا هو يشرف هو اسراك بين الناس اموال كثير اولى فانا انك دار النفات تصبر مفاجئ ان الطبيعي تدي ولا تحتاج يعني ولا تهين نفسك ولا تهمل نفسك ولا تشيل على حد ولا يت... فَالْمَحَذَّ هذا احسن هاي وإنك بعث تروح تصدق وتدي ورجع بعدها تروح تطلب ولا ترجع على واحد ولا تسيء واحد ولا تمين بنفسك على واحد فلا ما عاد يجيب قال ولا ايه قال لا تبطى. لا تبص هذا لا تبص لا تفعل البص ولا لا تجي على ذكر مخلوقات الإله عنديك ولا تبص هذا كل البص فتبقى ذا ملوما محسورة يقبله إلهم أنه إذا كذا، لكن إذا جاءه وأعطاء كل ماله وهو ومرتاح ولهي وعادي ومكيف لا أحد رأيه يعني حين يجي ربي يتلحسس يجي يدور كيف وبصير كيف وبهين نفسه هذا يقدم لهم إذن هذا إسراف إذن هذا الصورة الثالثة، ذي فيها شيء من ما الخفاء حين يجي واحد يعطي ماله له تدوع صدق به، وبريع يقدر ولكن يقدم لهم الإسراف، يجي يقدم بإله ماله إذا عندك قالوا إنه واحد جاب بيضة من الغهب قدى رسول الله قال ها فدق حانك رسول الله ورجمها قال واش يجي واحد يتصدق بما كله ورجع يروح يطلب ايه خليه يحالف غير كيه وقعدوا يعني يطلبوا والله يعني يطلبوا الناس هايذا هذا يبين لنا وش قال انه ولوه صدقا لا صدق بها كذلك إذن لا يصدق واحد إلا في خسوط بيستطيع أنه يجيش فيها ولا يضطر للناس ولا يفسد ولا إيه لا تضطر للناس أيضاً أولادك عائلتك تكفيه إيه؟ تريد أن تمدح للناس وتخليهم تخليهم بغيره يا رب ما بشي يعني لا بشي لا تقول طراري كذا عندك لكن ما بلا باب ولا لأن في بيننا ما يعرفونه بيجعلهم واحد. به ما يعرف خاصة بي بيقدروا الناس لكن أكثر <تصفيق> ما يعرف بيجي لهم وك الناس. طبعا. تحين تفضل واحد ما ياه مليون لا راح يقسمه لا خلاه شيء وقعد بغير شيء ويجاه بغير شيء ويجا بيدور منين ويتقرض وجا بهذة ناس إذا بحالات بيقدر الناس حتى بيظهر من الناس بيلومه ولا فين هو نوع من الاسراف لان ما بلا بات راح وقعد تبهدل نفسك وتهين نفسك اذا انت تعطي ولا يأثر عليك ولا تشكي تشكي, تشكي تشتكي للناس ولا جن هذا من احترم ما هو إسراف بل هو من الايثار هذه اي هذه فيه فضل كبير نعم اه قال اذا والذين إذا أنفقوا اذا المؤمنين إذا أنفقوا لم يسرفوا بيجوا ولم نكثر ما بي قال يعني ما بيثرفوا ما بيزيدوا قلنا في الانفاق ولا بيروح ينفقها في المعاصي من النفاق في المعاصي هي يعتبر إسراف لو كان، له لو قليل، لو هذا قليل ولم يبتيره، ولا بيقلل، ال هو أن تقلل من النبقة، يعني تقبل الأهل أقل من الذي يحتاجه، ما يعني ما يزيدهم، ما يكفيهم ومعك، فهو إقتار، قال المؤمن لا، ما يقتصر ولا بيترد، وكان بين ذلك المؤمن هكذا لم يسرفوا،, لم يسرفوا ولم يبتترو وكان بين ذلك وجوه بين ذلك الإسراف والله. بين الإسراف والعيش والتكثير وهو الإيش الوصل هذا المؤمن قوامه هذا إذا بيقولوا رأي من الخبر ثاني وكان بين ذلك كان يعني كان قوامه كان ينفذ الحاجه الذي يحتاج له بس لا بيزيد ولا بنبت بين لا لا ولا تفراد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا ايضا المؤمنين ما يدعو الى اخر ما بكل بي... وكل عباده وتوجههم الى الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ويتجنبون الكبائر من... من... ومنها الايش قتل النفس المحرمه ما يمكن يفعلوا هذا الفعل الا بالحق اذا جوب حق من جد... يعني لك حق قتل قريب لك والله يعني إذا قد أذى فكذب يمكن أذى في حقة المؤمن إذا قد كثر مثلا إذا قصاص كثر القصاص هذا بالحق ولا قالوا زناه محصل ولا يعني بيقولوا ايه المؤمن نعم صح إذا ما بيقتل إلا شخص استحق القتل هذا من فات المؤمن ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ولا يقعوا في حب دولة الزنا مهما كان يتجنبها هذا للمؤمن الزنا واضح أن الأشخاص أن يأتي إمرأة غير إمرأته ومن يفعل ذلك يفعل هذه الأشياء يلقى أثم. بعدين يلقى الأثم قال الأثم هنا يعني عقوبة ما يعني الأثم هو جزاء الإثم بالإثم يعني معصية وأثم يعني عذر فذيفع ذلك يلقى الجابن ما قال يلقى الإثم ولا إيش الإثم والمعصية والاثام هو عقاب المعصيه فليفعل هذه الأشياء قال باي القايه. يضاعف له العذاب. هنا قال باي العذاب يعذب عدة تعليمات. طبعاً قد يجي المعصية الواحدة يعذب لها مدة طويلة لكن ما معنى على عن المعصيه معصية خلاص على كل معصية هم يعني باجي كل المعاصي. هو قال دعم على أشرت زنا قتل بيجيل على كل واحد عقاب وكل ما فعل واحد معصية كل ما زاد العقاب بعضهم بتهون بقدر بيдают يهمنا مسهل ما عاد عليه لا والله ما أسهل وال يعني من كل زيادة بيتعب منها تعب شديد كل معصية بيعاني منها معاناة شديدة فلا يقدر واحد يقدو في جهنم خلاص ما عاد عليه هنا والضاعف له العذاب بين كل المعاصي بيزيد كوني عاجب على كل المعصية هذا معناه الضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ويتخلد في العذاب يجي العذاب على ذناعي يقول يتخلد فيه ذاك العذاب وعذاب على القلب وعذاب على أخذ المال وعذاب على السرقة على هذا على الناس كل معصية هذا بي ع يعني على ترك الصلاة على كل معصية بي عاجب عليها ويتخلد فيها الإعجاب هذا. وما هو مبلغ وعلى إذا يجب بهم إجمعات معاصي كل المعصية بيجي يجي لها عقاب عليها حسب بعض يعني فرق بين هذه عصي مثلا إذا فعل عشر معاصي ولا خمس معاصي هذه بجع عذابها مثلا مرتين فهذه فعل عشر معاصي كل المعصية يجي عليها عشر هذا معناه يضاعف يقولون إذا معاصي هو حسب الضعف يقولون إذا أحد ذا قد أحد مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه وهذه الشدة حين يتخلد في العذاب هذا ما عاد يتوقف نهائيا ما يتوقف ولا ولا يخلف حتى الشخص ما يمكن هذا هذا لا هنا ربي ولا من البشر ما نستغرب سوى كذا قال فيه مهانة أيضا يخلط فيه ويوماهين لا لا يعني ما يمكن يعني يزجر ولا ي ولا يجب ولا ي ولا يرحمه له ولا له أي أي عاطفة هذا إذن قال هكذا إذن يضعف له العذاب يوم القيامة يأخذ فيه مانا إلا من ثابث الذي توب إذا نفهم أن الذي توب من هذه الأشياء هذا هنا قد لأن بعض يقول بعض المعاصي ما بتسفر توب منها التوبة بتسفر في كل المعاصي هنا الشرك وقتل النفس بعضهم يقول قتل النفس ما تثاب لي أحد إذا قتل التوب يعني من يقتل من المتعمل فجذاؤه جهنم ما في جذاء جهنم قال يعني خلاص ما تثاب لي لا التوبة بيصبر لأي واحد توب ويفعل ما تقتضيها التوبه فخلص في أي معرفة ما كانت هنا نص على أن التوبة بيصبر بعد الشرك توبة بعد القتل توبة بعد الزنا توبة اذا إذا تاب واحد فخلص إنه يباعف له العذاب قال إلا من تاب لكن ما هو يتوب وبس تاب وآمن ويؤمن بالله ويصدق بكل شيء وعمل صالحا اذا ضروري كل هذا يتوب ويؤمن ويمتثل يدري إنها ان هذا فعل غلط وانه فعل محرم ويندم من على فعله ويعني يعزم على ان يرجع اليه مهما كان ويعمل صالح يستمر على العمل الصالح فهذا بايش بايش بايش بايش من العذاب معده معده يعني لن يكون في اي من يضعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا لا قال بهم كذا بدل ما كان معهم سيئات لو قد قتل كم ما قتل ولو قد زنا لو قد اشرك ورجع بعدها تاب وامن وعامل صالح خلاص باكنس حي كل هذه السيئات ويبدا يعني مشروع جديد أو مشروع جديد ويكتب لي يبدلها الله يله حسنات هذا اما لا التفاتير يبدل الله سيئاتهم حسنات بالتفسير ما هو مقبول إن إن هي السيئات إذا جب السيئات يعلها ربي حسنات بدل كل سيئ يعلها ربي حسنات يعني النذير أكثر معاصي يجي له حسنات كثير هذا ما هي مقبولة ما هي ثابت نعم لكن لا, لا. والله بعيدة لكن يبدلها يعني بدل ما كان مع السيئات يجمع حسنات حاصلوا هذا تفا إدث يعني أقوال بيع منها إنه يبدل السيئات بالحسنات يعني كان مع السيئات يمحيها الله ويكتب له حسنات إذن أير في الآخر هذا جو معناها كذا معنى آخر إن الله يبدل يعني إيش بعينه أديته يبدل الله المعافي أفعاله نفسها بعينه الله علما تكون أفعاله صالحة بدل ما كانت صالحة إذن في الدنيا هذا تفسير ثاني يبدلها في الدنيا في يعني الأعمال السيئة تتحول إلى أعمال صالحة. وربي كيف ان الله يبدل هو ذي بيفعل انه يعني انه بيلقى حول من الله بيعينها الله يلاحد يعني يستر يتغلق على نفسه ويترك العمال السيئة ويعمل عمال فالحة هذا المدل يصدر نعم في المستقبل بدل ما كان اعمال كان اعماله اعمال سيئة مرجع في ذاتب وامن وعمل صالح بس يتحول اعماله الى اعمال فالحة فيتوجه في للاعمال الفالحة اذن بيوفقه الله يوفقه الى هذا العام قال يبدل كأن الله بيبدل هو بيبدل. الله بيوفقه يوفقه الى عمل الخير ويسهل له عمل الخير نعم هذا الى الله الله بيبدل الله يعني بدل ما كان بيعمل, سيئة بي بيعمل, بيعمل الحسنة. يعني إن الله بيوفقه ويسهلها عليه فيها. هذا معناه آخر. يجعلها دليل على أن إذا كان واحد مثلاً بيقولوا ذا الحين إذا كان واحد مثلاً عماله مع عمال حسن ورجع بعدها عصار بتحبط الأعمال المعاصية تحبط الأعمال يعني حين جوهم بيعمل الأعمال فقال له بودي يتركع ويصلي ويجع يجني انتهت الأعمال كلها المعاصي تحبط الأعمال الطالحة ولكن المشكلة إذا رجعتها إذا رجعتها كيف؟ ما ترجع لها الأعمال الأول أو لا؟ بعضهم يقول إيه هل ترجع واستدلوا وبتاقيها؟ منهم الإمام المنصر بالله والعبد الله بن بالحمد ومدري من كل منها الثاني على سابر القاسم أو من؟ قال إنه يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني سيئات السيئات هذه قديات ما يبدلها بالحسنات الأول يعني بالحسنات الأول هذه كانت منهم <تصفيق> نعم ولا من آه يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا لكن لا لاحظنا حبرنا. قلنا التفسير مثلا تفسير إنه بيجي أعمال صالحه. لأنا لا لأنه قال بدي الله سيئاتهم لأنهم عملوا وبيفوزهم الله لهذا العمل ويسهل لهم ويرقبه وكان الله رفيع الرحيم. لأن وف... والله هكذا غفور رحيم يعني مع أنه تدفع أفاوضة لكن الله بايقف له ويمسح السيئات ويبدأ بهش مشوار جديد حسنات فقط ليش ما يقول إلا من ثاب إذا ثاب يبدل عنه الذنب والله. إلا من, من في ذات ثاب فوي. إذا ثاب. يمسح عنه الذنب. لا يمسح الذنب إيه إذا ثاب. لا ضاب يجي تمام لكن حين يقول يبدلها. ثم أنا جاء الثواب دي ثم على الظالث جاء الثواب على الظالث فلا بده والله هذا حسنا سأبره هو نفس المعنى يعني جاء له مع الله السيئات وقفه يكتب له حسنا والتفسيره لولنه من تاب وقال يبدل الله سيئاته والتفسيره لولنه يمحي الله سيئاته ويبدأ يسجل له حسنات جديدة الصارق هو. الصارق هو. الصارق هو. الصارق العمل ذا العمل يبدأ وكل لما يموت يبدأ تسجيل هذا التفكير الأول قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله وكان الله غفور رحيم يعني ولو فعل الإنسان ما فعل لكن الله غفور رحيم بيغفر للإنسان مهما كان إذا قد الإنسان أناب إلى الله ورجع إليه بيغفر الله قال قال كل شيء يتوب ويعمل صالح من العمل الصالح ما الذي يطلب منه؟ إلا إيه هو يعمل الذي يطلب منه نعم. ها قال ومن تاب وعمل ومن ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متى؟ قال الذي يتوب في الواقع بالتوبة عنه المعصية ويغفر الله له. اذا تاب وعمل صالح واستمر ما لي توبه يعني ما به معنى فوبه يعني ايه توبه يعني الحين نقول توبه يعني كبيره او توبه فيها زياده هنا قالوا الحين قالوا فانه يتوب الى الله متابه متابه قال التنكير هنا يفيد التعذب لا ايه قال لا ومن تاب وعمل صالحا هنا ذي توب بيغفر له لكن فيني يتوب ويستمر ويعمل صالح بايه توبه فانه يتوب الى الله متابه يعني الحين نقول متابه في عث قالوا التنكير في مثابة يتوبوا إلى الله مثابة يعني أولاً في التأكيد, التأكيد يتوبوا مثابة وفي التنكير أنها يعني شيء توبها يعني شيء ثوبة ما عن ها؟ لا، ما ثاني يعمل يعني باجي ثوبة وي... بس تودع حظ عنداب ومع توبه جاهل مع استنبه عليه اي واحد يسوب قالوا يعني صار فانه توبه الله يتاب يعني فانه بيرجع إلى الله ورجوع كبير وبي يعني يعني كان يعني كان يعني يعني, يعني يعني زياده على التوبة فقط ها قال والذين لا يشهدون الذوره وإذا مروا باللغو مروا كراما ايضا مصفات المؤمنين قال الذين لا يشهدون الذور بيفسرها بتفصيلاً لا يشهدون الزور. إحنا بالنفع شهادة للزور لكن لو إذا خل لا يشهدون شهادة الزور. حتى يقدر. والله في الواقع الزور هو الباطل. الزور هو الباطل أيه باطل لا يشهد يعني لا يحضر. هذا معنى أيضا هو كثير المفسرين بيفسر هذا المعنى. والذين لا يحضرون الباطل لا حضروا به الناس اللي يفعلون ما قعد عندهم هذا المؤمنين كذا عادة كذا إذا وصل عند الناس. يمارسوا معصية ما بيجلس بيمر عندهن بيمر ويبين على إنه ما يشتيء إنه منكر ما ما وراه عن هذا الأمر فهذا استفادة المؤمن إن إذا رأي الزور ولا منكر ولا باطل ما بيحضروه ما بيحضروه فإذا ما فإذا مر وجاب شيء أطرقوا مندهم قال والذين لا يشهدون الزور إذا لا يحضرون لأن الشهادة معنى حضور فقال فمن شايل دنيكم الشهر هذا قالوا من شاهد يعني من حضر من حضر في بلاده من حضر شهر رمضان في بلاده فليصل ومن كان مريضا او على سفر يقابله واذا هو مريض ولا مسافر يعني ما شهد اذا يشهد يعني يحضر ما بيقولوا شاهدت شهد ترى الوقعه الفلانيه يعني حضرتها شاهدت الحفل يعني حضرتها فهنا قال المؤمن ما يشهد ولا الباطل الزور الزور هو الباطل والمعافي والذين لا يشهدون الزور وإلا مروا وإذا جاء يعني ما بيحبروه وإذا جاءهم جزع وجابه وجابه ملغوا وجابه منكر ولا شيء مروا كرام ما بي يعني ما بي بعده ولا إيه يشاركون بهذا الفعل بيمروا مرور الكرام ويعني واستنكار على هذا الفعل لا يعني يعني مروا كرام إنهم كافه لا يعني يعني ما كرام إنهم يمكننا نراها اخذوها الدور هنا المنكر لا اشهد ذا يجئ زعمن عند الناس بيصو وما جاه ذا يغيره ولا يصفره بي زعمن بيتركني ما بي اه زوره الباطل والمنكر نعم هذا معناه اذا ولا اذين لا هي. اولا لا يشهد ما بيروح يحضر واذا مروا من عند حد يفعل منكر ادرقوا من عنده هذا معنى مروا كرامه لا لا. لا لا. لا لا يشهدون الزور لا يحضر لا يحضر هو يعني إذا رنبه مكان فيه باطل ما بيره ما بيحضر ما الزور لا إذا التفسير هو أكثر من لا يشهد يعني لا يحضر لا يشهدون الزور يعني ما بيحضره الأماة الماكل فيها باطل وزور في الله وإذا ما بيحضرها الله ما عندهم. مروا من عندهم مروا التفسير الثاني للذور لا يشهدوا شهادة الذور يعني ما يمكن أن شهاده زور شهادة ذور على واحد ولا بحق ولا بأي شيء ودي كاذبة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموع ميان هذا من صفات المؤمن أنه إذا ذكروا بآيات الله استمع لها وانتبه لها و... يعني اثرت فيه اثرت فيه حتى يعني يتأثر في نفسه وفي استمع لها وبعقله و... ايه تحركه تهز كما قال ها والذين ايش لا قال والذين لا ذكروا بآيات ربين لم يخروا عليها صمّاً وعميانا هنا قال لم يخروا عليها صمّاً وعميانا قال قالوا هنا أراد هنا إذا ترقوا آيات القرآن الكريم مثلا به منها كان ليش يسمع الآيات ويزجر لا بيسمع ولا بيتفهم ولا بلاك الانف يعني يخرون ثم وعميان ما قال ماذا قال ما بيخرون ثم وعميان يخروا يخروا وهم بيتعقلوا بخشوع قال قال الزمر قال هنا حين قال لا يخرون ثم لم يخروا على ثم وعميان اثبات للحروف يعني بيخر يعني حين قال ما بيخروا يعني ما بينطقوا صم عميان. بالنسبة له بطريقة ثانية، وهي بطريقة الخشوع والتأم. هذا في بالنسبة الآيات وأيضاً بالنسبة للتذكير أنا فهمنا يعني التفكير نصفات المؤمن. إنه إذا جاء هو خلط وذكره ذكروه به، ولا جاء التفكير به. ما بي يعني يصم إذا ولا يسمع وراهي. شيء بوي ويرجع ويتراجع. يدرك يوبا ويتراجع ويترك العايش المعصية. إذا حد ما بي ما بيروي لنا ما قالوا ولا شيء ولا شيء، يقول أنا ما فات، في... بيتراجع والله يتمادى في الباطل. المؤمن هكذا، بيسبور يغلط المؤمن، لكن بصفات المؤمن يرجع. إذا إذا ذكروا بآيات الله وذكروا بأحكام ربي والله يرجع. هذا المؤمن. إذا ذكروا قال الحكمة ولا موعدة والله يي يتراجع ما أبي قديم. قالوا إذا ذكروا بآيات ربي لما خذوا عليه صلوا واميانا. والذين يقولون ربنا هبنا وأنزاجنا وزرياتنا جرة عين وجعلنا للمستقين إماماً فاذا بيوم بيدعوا من الله يرزقهم الذريعة الزوجة صالحة والذريعة صالحة وحين المؤمن يرى بقراءة الصلاح أن المؤمن الصلاح يرى الصلاح في الذريعة إذا, إذا جاء صالح يسيء ويرتاح إذا جاء ولا بصالح المؤمن إذا جاء ولا بصالح يرتاح وكل ما راه فيهم البوغ ولا يهب فرا ولا يجلسوا على الصلاه بي بي انشرح ها قال يعني لنا قرة اعين منهم يعني تكرر انه نفرض المفتاح مفتاح النور هذا يعني شلون يرتاحوا بهذا الشيء يدعوا لابنائهم وزوجاتهم بان يكونوا صالحين هذا من نطفات المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين فاجعل النار المتجنين اماما هنا قال اجعل النار المتجنين اماما يعني اجعلنا صالحين صالحين بحيث انه يقصد بهم يعني واثقنا للصلاح سهل لنا الصلاح اعننا على الصلاح نحن احنا نفلح بحيث ان احنا نفلح ونستمر على الصلاح حتى نكون قد اهل غيرنا جعلنا المتجنين اماما يعني يعني ذاك المتجنين يقصدوه لو في منزله رفيع وجدوه جد قال أيضا يدعو هذا الأمر إذن حتى إذا حتى الصراخ إذا استطاع واحد أن يؤثر به على الناس وقول هذا شيء مرغوب يعني وتأثروا به الناس فقال وجعلنا للمتقين إماما إماما يعني قدوة يتذبنا سواء مثلنا إذا رأينا فعلنا ذلك وسواء مثلنا الإسلام بيجب ولائك يجزون الغرفه ما صبروا هذا الخبر الخبر بنعرفه الذي عباد الرحمن ذيهم كذا وكذا وكذا قال هذول يجزون الغرفه يعني كل كل يعني غرفه مبلغنا جيز جبله ماشي كلنا جينا بغرفه ليثم غرفة غرفات. ايه مبلاره دي قال بيان الجيز والغرفه هنا المكان اعلى مكان بيجوا فيه بيت ولا قصر لا اعلى مكان في الغرفه العالمه فجمسة الطائرة ما نحن يقولون بلحب قال هذا لا يجريهم احسن الاماكن كأنها احسن الغرف يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة قال بيلقوا فيها الجنة تحيه بحيهم الملائكه ويسلموا عليهم هذا تفسير يعني واصبح يعني اهتمام بهم واحترام لهم وبالتفسير الاخر نميل الى الجنه فيها تحيه وسلام يعني إنه معنى اخر نفي تحيه يعني انه يقعد حي يقعد فيها حي عمر دايم نحيا تحيه يعني انه يبقى حي التبيا يبقى حي ويبقى سالم في, في هذا الأشياء الغرفات في الجنة خالدين فيها وشنو يقول دين والله المهم يا رب ايه ايه ما يجي انهاك معينة فيها قديمة الحقيقة لا وطفح لا ما يستقرر قال الخالدين فيها اذا يلقون فيها تحية وسلام الخالدين فيها ويتخلدوا في الجنة وفيهم يعني في احسن الاماكن حسنة مستقرا يعني يستقر فيها واحد وما احسن الاستقرار فيها تعالى يجلس فيها حسنة يعني أحسن مكان يستقر فيها الإنسان أيه. نفس الاستقرار بيدل على أنها مكان مهيئ في الصراحة بيستفيع يجلس فيه وارتع فيه وارتع فيه ما عادي شيء يستقر منها مستقرا ومقامع ايضا حلال ما أحسن منه يجلس فيها ويجلس دائما نعم أكس ما المصير بحاب النار حتى قالوا إن في ذيك الآية قال في الجنة قال لا يبغون عنها حولها قالوا لنا من أبلغ أبو فخر الجنة. المعب الدكتور منها ولا ولا قليل. ما أقول هذا. ما بدك منها. يعني إن في كل هذا. منها أقول هذا. ما ما هذا. كل ما يحبوا بكم ربي لولا ولاد فقد كذبتم فسوف يكون اليدام يعني الحين المشركين ما بيرضوا يسمعوا كلام الله ولا كلام رسوله وايش ويقولوا عجل لنا العذاب الساجع هذا فقال الله لا تقدروا الحين حين ما نعذبكم الحين انه اللي يفهم والله نحن باينشوف فيكم لا ما بلا شيء احنا دحين يعني مرحله يعني بنمهلكم مرحلة الدعوه الى الدين ما بلا مرحله الدعوه دعاء اكل الى دعاءنا لكم يعني قبل يعني دحين مع ربي راضي عنهم والله ما, أقول ما أقول ربي يعني لا الله ما حفي مرهم ما بلاني بهم يعني لا يقدرون هذا فينا بيهتم بهم والله <تصفيق> لا لا ما حان ما الحين الى الحق فرصة. ولا لا لا برجع عذاب ما ما عزيزة. ولا هو تكريم لهم حين نتاخر العذاب ما بلا يعني فرصة لهم ما هم جاد لا يقدرون الحين ربي ما يعجلهم يقول يعني بيمهلهم فتاك كل ما يعبأوا بكم ربي يعني ما هم باريبكم لو لا دعاكم ما بلا الجلد دو... دو... دعاء يعني دالحين بيمهلكم لأنكم دالحين في خلال دعوة بيمهلكم إذا بدكم تستجيبوا بس ولا ما هو نحاهم فيكم يعني بيعذبكم ولا يعذبكم عذاب ما عده ينتهي لكن قال فقد كذبتم ما نفع فيكم فسوف يكونوا لذا عمهلكم وما بلا يعني ما هن ما لحام فيكم لا تقدرون انها سامضكم ولا انها عندكم يعني قدركم عند الله جيد لا ما في فيكم ولا ببالي فيكم ما بلا هن تدعكم ما عجل لكم نقول لا فقد كذب الله لا. لا فقد كذب الله وقد كذب الحين ولا رضيتوا فشوف يكون هذا التكذيب لازم لكم يعني باقي لكم ايش با يكون الحين كل كل إنسان أزمنه طائرة وفي عنده كل إنسان ألقذنه معاصي وعمله فيه, فيه يعني بيرجع أي عليها ما هذا هاجم فكمله. ما هي ما نا نافيه وبس بيرجع استفهامي بيقول جالج رجع. مش باي عباقبكم ربي. وش ليش باي قالوا ما هنا بس بيرجع استفهامي بدي ناوي. استفهام أس يعني وش باي تم بكم ربي. ليش باي تم بكم ربي ما بلاه بيدئكم بس لو. يعني ما يعبئوا بكم ربي وش بقي عباء بكم ربي؟ أي لا يعني ما يملكون ربي أي فنسل لا يجعله إن كانوا ناموا في المسطرة أي يعني نتحي يقول أي اهتماما يهتموا يهتم بكم وش بيهتم أهتم بكم لشي من استفهام والمراكبة ناقل مهو حتى لو قلنا اتفهام يا ما فنحن يشي تفهام ده قلنا استفهام يا استفهام معنى نهي, نهي, نهي, نهي, نهي أي يعني أيشي يه عباء بكم الله وإيش بأي يعني اي عب إني عبأو بكم الله بهم مثلا وش وإيش بأعبأوكم ربي له ما هم يعني ما هم مهتم بهم ما هم متنبهم ولا غير ما هم ما هم متنبهم ولا بس ما هم إلا يشتيء ما يشتيء إنه لا يقدرو إنه ذحين ربي مهتم بهم ولا إنهم قد إن في راع لهم نبيات عند ربي حين ما عذبهم نعم الله قال هذول ما ربي حاين فيكم لو ما بلاد لو ما, بس إيه إيه ما نعم. لو لا انا دعائكم مضافه للمفعول يعني لو لا دعاونا لكم لو لا دعوه لكم إيه ما دعوه على محو النصرة كلوا جميعا. فضل كذبتم فسوف يكونوا لذاما. لكن كذبتم ما أنا بعطيكم إذا استمر على هذا فسوف يكونوا لذاما. هذا التكليف بيكون لازم يعني إذا الناس كنا بأي عليه ولا عاد نافع لكم شيء ولا عاد يعني ولا هم من جيل لكم شيء وربي أي يعني ما هو رادل شيء يعني لا عاد يتوهم وحين يتأخر العقاب مما الما عليه. له الحين العفاه ومس كما ظلموا ما ربي يعني ما يراضي عنهم ما بلا لأنه إذا عبدالله يتراجعون لهم وإذا ما تراجعوا بيزيد حجة عليهم وزيد عليهم هنا الله الله